بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قدمنا ما يتعلق بمقدمه هذا الكتاب لكل سامع من جماعه رحم الله تعالى وكان قد بينا في مقدمته انه بوى الكتاب الى خمسه ابواب فمن أول يتعلق به فذلك فضل العلم وأهله وشرف العلم ونسله وكان قد ذكر فيه جملة من الآيات وجملة من الأحاديث وجملة من قول السلف وهذه طريقة معتمدة عنده العلم بما يتعلق به الشرعيات أنهم يذكرون الآيات ثم تدعم الآيات بما جاء موافقا لها من السنة ثم يأتي بفهم السلفة هذه الطريقه التي سلك بها أو سلكها المصلي بها ام سلكها المصلي رحمه الله تعالى هي طريقه معروفه عند اهله السنه قديما وحديثا وما يتعلق به بفضل العلم فمن اجمع ما من تكلم على فضل العلم خاصه فيما يتعلق بالايات الوارده في السنه والاايات الوا... الوارده في القران والحديث الوارد في السنه النقيه رحمه الله تعالى وللتعالي دار السعاده قال علمي ينبغي ان يعنى بهذا الدافع على وجهه هل يعتبر محركا له الى اتجاه ما يقصده مني من العلم الشرعي وكلما فتر او جاء شيء من البلد تذكر ما يحفظه من الآيات أو ردد ما يحفظه من الآيات وكذلك من أحاديه وكذلك من أقاويل السلف حينئذ يكون فيه شيء من النشاط له بقي مسألة تتعلق به بهذا الفصل وهو وليت المسلم رحمه الله تعالى الحقى بها كما فعل من عبد البر وغيره في من كتبه أن يتعلق به طلب العلم هو حكم طلب العلم لأنه إذا عرف أن علم عبادة أشكاً العبادة دائرة بين الإيجابي والاستحباء حينيذ الأمود من النظر فيما يتعلق به ما يطلبه المسلم قال شبه الإسلام التيمي رحمه الله تعالى لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملاً ولا ريب ان معرفه ما جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض عن الكفائي قدم اولا ما يتعلق بالايمان الاجمالي ثم ثم ايمان ثم ايمان التفصيل عنيد الايمان الاجمالي حكمه انه فرض عين على كل مكلف على كل مسلم ومسلمه يجب عليهم عينا بمعنى انه ياثره بتركه ولا يعذر بالجهل في بعض مسائله على ايدن نقول هذا العلم مما لا يجوز تاخيره البت فيكون مقدما على جهه الاضطر كل مسلم يجب ان يتعلم ما يصحح به عقيدته ما يصحح به عقيدته وكذلك ما يقوم به عباداته الا ثمن من الفرايد المتعلقه بباب الاعتقاد ومن الفرائض المتعلقه بامم العمل هذا ما يشترك فيه كل مكلف ذكرا كان او انثى الاركان الخمسه الصلاه والزكاه والصلاه والزكاه والصوم والحج وبر الوالدين وما يتعلق بصله الارحام هذه واجبات متعلقه بكل فرد فرده اني لم لدي ان اعرف ما الواجب علي من ذلك وما يكون مستحبا اما التفصيلات التي ما يسمى بفرض الكفاية يجب على بعض دون بعض أو المستحبات وهذا العلم بها يعتبر من فرض الكفايات قال رحمه الله تعالى لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القران وعقله وفهمه يعني ما كان فرض كفايه لا شك ان الله عز وجل امر بي بعقل القران وامر بتدبر القران وهذا نتيجته ما له نتيجه التدبر والفهم ونتيجته العقل والفهم هنيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجبه لا سبيل الى تدبر الا بالعلم صار ما له صراوا واجب لا سبيل الى عقلي قرانه الا ببن العلم صار واجبا لكنه لما لم يتعلق بجميع المكلفين هنئ عنوان له بانه فرض على الكفاه يعني اذا فعله البعض سقطت مطالبه الفعل من من الاخرين من نظر فيه يكون الى الفعل لا الى الفاعل بخلاف فرض العين يكون النظر فيه للفاعل والفعل معه بمعنى ان فرض العين المخاطب به الشخص خاص بعين لابد ان يفعل هذا الفعل وان فرض الكفايه المطلوب هو ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعلين من فعله لذلك من الامثله التي تبين ذلك صلاه الجنازه فرض كفايه هنيد لابد ان يصلي اذا المطلوب هو ايجاد الصلاه لكن كون الذي يصلي زيد او عمرو الى اخره هذا مما يكفي بعضهم بعضا فيه قال وداخل في تدبر القران وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمه وحفظ الذكر والدعاء الى سبيل الرب بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن ونحو ذلك مما اوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفايه منهم اذا طلب العلم اما ان يكون فرض عين واما ان يكون فرض كفايه وبعضهم يجعل ما لا يتعلق به الواجب وهو الذي يكون من المستحبات يجعله من المستحبات يعني يعتبر العلم على ثلاثة مراح فرض عين فرض كفاية مستحب وثالث هذا بعض قد لا يثبته لماذا؟ لأن من المستحبات نوايا طلب العلم حفظ الشريعه وحفظ الشريعه على وجه الاجمال فرض كفايه سواء كان الحفظ واجبا او مرسحبا هذا واضح بين كما هو شان به الحج التطوع قال رحمه الله تعالى كذلك سئل ايما يعني يقدم طلب القراني او العلمي ايهما افضل هذه من الاسئله التي تتوارد كثيرا على من يعني يسال فيما يتعلق به من المنهجيه هل العلم مقدما على حفظ القرآن أم يشتغل طالب العلم بالقرآن أجاب الشيخ الإسلام رحمه تعالى عن هذا السؤال بقوله قال موجود في الفتاوى بجزء الثالثة والعشرين صفى خمس خمسين قال أما العلم الذي يتب على الإنسان عينا كعلمي ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن يعني قسم لك حفظ القرآن إلى نوعين نوعاً هو واجب وهو ما لا تصح الصلاة إلا به وهو الفاتح وهو الفاتح ثم ما زاد على ذلك اعتبر ماذا؟ اعتبر مستحبة اعتبر مستحبة قال فهو مقدماً على حفظ ما لا يجب من القرآن يعني العلم المتعلق بما أمر الله تعالى به وما نهى عنه مقدم على المستحب من حفظ القرآن لأنه, لأنه قد تعارض ولذلك هذا السؤال يكون جوابه عند التعارف عند طالب العلم أما إذا جمع بينهما أو تفرغ لا إشكال فيه حينئذ إذا تعارضا حينئذ يقدم الواجب على المستحب وهذا قد يقال في طالب علم رحل إلى بلد قد لا يبقى فيها إلا بلد اشواء معدوده اما ان يشتغل بحفظ القران وان يشتغل بالعلم ما يقدم ياتي الجواب هذا اما الذي لا يفتقر الى ذلك فنشك ان تفرغ لحفظ القران او حفظ القران قبل الولوج في العلم هو مقدم عند كثير من من اهل العلم عليب ياتي السؤال هنا في مقام معين وفي حال معين عند التعارض في طالب معين قد رحل أو قد ضاق عليه الوقت وهو في بلده ولا يستطيع أن يجمع بين الامرين فيقدم العلم الذي يبدو فرض عين وذلك الذي يكون فرض كفايه على ما هو مسحوب من باب تقديم الواجب عليه على المسحوب لانه اذا تعارض واجب ومسحوب لنا فكان الواجب مقدم على المسحوب بل قد لا يقال بالتعارض لان شرط التعارض والتكافؤ بين الدليلين وان ليس عندنا تكافؤ عدم السحاب هذا فرض قال فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القران فان طلب العلم الاول واجب او علم ما امر الله تعالى به ونهى عنه وطلب الثاني مستحب الذي حفظ ما لا يجب من من القران والواجب مقدم على المستحب واجب مقدم على علم السحب ليس مراد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الطالب لا يحفظ القران قلنا نشتغل بالواجب لا ليس هذا المراد وانما المراد اذا حصل تعارض عنده عند الطالب احتال الى ترجيح كيف يرجح يرجح بالطريقه التي ذكرها رحمه الله تعالى لان هذه مسائل شرعيه بمعنى حفظ القران الطالب لا لا يحفظ من اجل ان يحفظ او ان يقال عالم انما يحفظ لتعبد الله تعالى بحفظه وكذلك طالب العلم لا يطلب العلم من اجل ان يقال عالم وحال ذلك انما يطلب العلم من اجل التقرب الى الله عز وجل هل هذه عباده هذه عباده فاذا حصل التعارض رجعنا الى الشرع لا الى الهوى والعقل رجعنا الى الشرع والشرع يمنع ان ان يقدم المكلف المستحب على الواجب بل يمنع ان يشتغل المكلف بالمسحبات ويفرط في الواجبات هذا لا يقبل شرعا ولا, ولا عقلا ولذلك منبغى على طالب العلم على المسلم على دين العموم الاهتمام الاكبر بما يتعلق به الواجبات اكثر من المستحبات وتكون عنايته الفائقا باقامه الواجب على وجه الشرع وكذلك طلب علم الواجب على الوجه الشرعي اكثر من من المستحبات لماذا لان الواجب احب الى الله عز وجل من المستحب واذا تقرب العبد الى الى الله عز وجل بالفراائض احب اليه ممن يشتغل بالمستحبات والنوافل ويفرط في في الفراائض يتبنى هذا الماخذ قال واما طلب حفظ القران فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما او هو اما باطل او قليل النفع يعني اذا كان من العلم كانه قسم لك العلم الى قسمين علم نافع وهو ما جاء بالكتاب والسنه مما وجب على كل مسلم او كان على جهه الكفايه وعلم قل لا ينفع كثيرا وخاصه عند كثير من من المتأخرين سيذكر بعض الأمثلة ليس المراد به علم الكتاب والسنة والترسيل والفقوة الحديث لا وإنما العلوم التي لا يحتاج إليها طالب العلم أو أنه يشتغل بما زاد عن المحتاج إليه ولا شك أن علوم الآلة مثلا وهذا من الأمثلة التي قد شاء عند المتأخرين علوم الآلة كالنحو والوصولي ونحوها ونحوهما هذه من المهمات من الواجبات لا يصح الاجتهاد إلا بإتقان هذين علمين لكن لكل علم حد هو الذي يكون كافيا فيه الشرع ما زاد عن ذلك الاشتغال به من فضول العلم وكذلك ما يتعلق به بوصول الفقه أو قد يدرس العروف أو الجدل أو نحو ذلك ثم كفاية يحتاجها وثم زيادة لكن ليس من صوار أن يشتغل طالب العلم بالمنطق مثلا وهو لم يدرس شيئا في باب المعتقد هذا مخالب للشعر وكذلك ليس من الأمور المحمودة شرعاً ولا عرفاً عند العلماء أن يشتغل بالجدن والمناظرة ويحف ذلك أو بالعروب وهو يكون مفرطاً فيما يتعلق به بطهارته وصالاته وصومه وحف ذلك وإنما يقدم ما يحتاجه من جهة المعتقد ومن جهة العمل ثم بعد ذلك يأتي ما قد يسمى علماً عند المتأخرين قال وأما طلب الحفظ القرآني قال مقدم على كثير مما تسميه الناس علما وهو اما باطل او قليل النفع وهو ايضا مقدم في التعليم في حق من يريد ان يتعلم علم الدين من الاصول والفروع يعني لا يليق بعالم ان يكون عالما وهو لا يحفظ القران الا من المعاين ولا يحرم شرع ليس بحرام الشرع لكنه لا يعقل عند اهل العلم ان يكون شخص ما ينصب نفسه من اجل ان يكون عالما بالاصول والفروع وامي امور الدين كلها يقوم من العلماء والمرجع للامه كلها فان يقول المتكلم في نوازلها ونحو ذلك ويقول لا يحفظ الضرا هذا يعتبر معيبا عند عند اهل العلم ولذلك قال مقدم في التعلم في حق من يريد ان يتعلم علم الدين من الاصول والفروع لا بد من النظر اولا فيما يتعلق به بالقران فان المشروع في حق مثل هذا في هذه الاوقات ان يبدا بحفظ القران فانه اصل علوم الدين فانه اصل علوم الدين ما هو كذلك الانطلاق انما يكون بالقران لكن القران وحده لا يكفي بمعنى ان ثم واسطه لا بد من النظر فيها فيحفظ القران ويحفظ ما يعين على على فهم وتدبر القران لان قرانا باتفاق العلم نزل باللسان العربي المبين ويمتنع شرعا وعقلا وعرفا ان يفهم القران بغير لسان العرب ولذلك اتفق اهل الاصول قاطبه على ان تعلم لسان العرب يعتبر من فروض الكفايات وعلى المفسر يعتبر من فروض الأعيال إذا أراد أن يفسر وأن يستنبخ نعم له أن يفسر وينقل لا إشكال فيه يكون ناقلا ولذلك ليت الناس اليوم يفرقون بين طائفتين لأن لا يحجب الناس عن العلم ثم من هو ناقل للعلم هذا مقلب ولا يشترط فيه علم آلة ولا ناقل ولا غيرها وإنما ينقل ما ذكره أهل العلم هذا لا يشكال فيه وقد يحتاجه الناس بمعنى أن الناس قد لا يوجد عندهم أهل علم يحتاجون إلى خطيب يحتاجون إلى من يصرح له كفي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد لا تحتاج من حيث النقل إلى كبير عناء وإنما الترجيح بين المسائل والدخول بين أهل علم هو الذي اشترى فيه الاجتهاد وأما مجرد النقل وإنما ينقل هذا لا يشفل فيه وإنما لابد أن يكون صاحب ذهن جيد بحيث يفهم ما أراده العجل حينئذ يكون ناقلا للعلم ولا يكون مجتهدا وإنما الذي يريد الاجتهاد حينئذ لابد من التحقق بسروط الاجتهاد المذكورة في وصول الفقه فلا بأس أن يفسر القرآن للعامة لكن ينقل ما ذكره أهل العلم وأما أن يدخل هو فيسن بطق الأفهم كذا وكذا هذا لا يحل له وهو حتى يتمكن من بل قال الصوت حتى يكون مليا بلغه العربيه مليا يعني شمعان بلغه العرب ان لم يبقى شيء الا الا وقد علمهم حيل الى له ان يستنبط وله ان يجتهد وله ان يفهم به بعقله وفهمه وما كان عنده من قواعد صحيحه سواء كانت قواعد لغويه او اصوليه الى اخره فاذا كان الامر كذلك فيكون ناقلا للعلم واما اذا لم يكن كذلك هنا يدين بعدا من الرجوع الى وصول ما ذكره العلم من صحه الاجتهاد ونحوه اقول فلا بأس ان يفرق الناس بين طائفتين من يسمى بنقلة علم ولا يكون كما قال العز بن سلام في من يحفظ مسائل الفقه من المقلدات اتباع المذاهب قال هؤلاء نقلة الفقه لا فقها هؤلاء ناقله فقيه لا تقال لباسا ان الانسان يكون ناقلا للفقه ليس بالعلم لكن ليس من نفسه ولن يكون عالما بل ولا طالب علم حتى يكون ناقلا ويفهم ما يروي ويدري ما يروي ولذلك كان في القديم طالب العلم قد يفهم المذهب ولا يكون من اهل الاجتهاد يفهم المذهب ولا يكون من اهل الاجتهاد لماذا لانه قد عكف على هذه الاقوال دون ان يجعل له نصيبا من النظر في الادله وما اخذها بل قد يعلم الادله وما اخذها لكنه لا يجعل له ماخذا في النظر الى الاقوال الاخرى ومقارنه المذهب بغيره مما يسمى بفقه الخلاف على كل من اراد العلم الصحيح واراد ان يكون عالما جامعا يفهم ويدري ما يقول اصل العلوم كلها في القران ثم بعد ذلك تاتي علوم الاخرى ولذلك قال فمثل هذا في هذه الاوقات يبدا بحفظ القران فانه اصل علوم الدين قال بخلاف ما يفعله كثير من اهل البدع من العاجم وغيرهم حيث يشتغل احدهم بشيء من فضول العلم من الكلام او الجدال والخلاف اول فروع النادر او التقليد الذي لا يحتاج اليه او غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجه ويترك حفظ القران الذي هو اهم من ذلك كله فلا بد في هذه بمثل هذه المساله من من التفصيل وجعله شكه الاسلام وقول الاخر والعمل الاخر من فعل البدع انه يترك حفظ القران ويشتغل بما لا ينتفع به لا في الدنيا ولا وانا في الاخر جعله من قوني اهلي اهل البدع قال والمطلوب من القران هو فهم معانيه والعمل به فان لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من اهل العلم والدين ليس المراد من القران هو ان يحفظ حروفه فقط ويقيمها على الوجه المطلوب عند ارباب القراءات ونحوها ثم يهجر المعاني التي تعلق بهذا الكتاب العظيم فليس المقصود هو اللفظ فحسب فإنما اللفظ تابعون والمقصود الأهم هو, هو المعاني العناية والمعاني تكون حليذن هي المطلوبة هذا ما يتعلق بالباب الأول الباب الثاني في أدر العالم في نفسه وراعاة طالبه ودرسه وفي الثلاثة في نسول الفصل الأول في أدره في نفسه وهو اثنى عشر نوعا النوع الأول دواب طراقلة الله تعالى على المحافظه على الطه في جميع حالاته وسكناته واقواله وافعاله فانه مهيم على طه عن الورع ومداه من احار الحواس والفهوم قال الله تعالى ولا تدخلوا بيتا يذكر فيه اسم الله إلا بطه فيها ومن تعلموا وقال وراء والتواضع بالله والفروح ومما كتب مديكم إلى الرجل رضي الله عنه بداعا تريما فليورى عليك أثر وسكينته وسطه وطارفه وحبه لرحبه صلى الله عليه وسلم العلمان صورة وقال العلمان رضي الله عنه تعلنه العلم وتعلنه له السكينة والبطاء وعن السلفي حق على العالم أن يتواضع عن الله بسكين وعلاه ليسمي نفسه ويقف على ما يشتر عليه نعم هذا الباب الثاني ذكره صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى لما يتعلق بالعالم في نفسه ومراعاته طالبه ودرسه عرفنا فيما سبق الاذن يتعلق بالعالم ويتعلق به المتعلم وثم الله هو من خصائص العالم عن المدرس وما هو من خصائص المتعلم يعني الطالب وثم قدر مشترك بينه بين النوعين سيرىكم رحم الله تعالى الفصل الاول في ادابه في نفسه هو وانما قدم ما يتعلق به المعلم على ما يتعلق به المتعلم ليبلغ الطالب اولا فيما يتعلق بالمنتهى لان سيكون معاله الى ان يكون معلما عنيد لا ينفرد لان الهمه تتعلق بما ان يعرف الطالب ما يتعلق به في نفسه ولا تتعلق الهمه بان يعرف ما يتعلق به المعلم انني المقدم المصنف ما يتعلق بالمعلم لهذه الفائده لانه قد يترك طلب ذلك وذكر 12 او 12 نوعا هذه الانواع منها ما قد يكون مرده الى الشرع ومنها ما قد يكون مرده الى الى العرف كل ما سيذكره الله تعالى الى اخر الكتاب من الاداب المتعلقه ب المعلم او المتعلم منها ما جاء الشرع ببيانه او الحث عليه على جهه الاجمال او جهه التفصيل كما يتعلق بالمراقبه والاخلاص والنيه والصدق والتواضع والسكينه والمقارب كل ذلك هذه جاء الشرع بها في المعلم وفي غيره لكن المعلم يكون اكثر من من غيره ومنها ما يتعلق بالعرف والذي يتعلق بالعرف هذا لا ينبغي ان يؤخذ هكذا مسلما بمعنى ان الاعراف تتغير وتتبدل الأحوال الآن ليست كالأحوال السابقة وتم ما يذكر المصرق رحمه الله تعالى قد يسلم في بعض المواضع دون أن دون بعض وقد يكون مشهورا في بعض البلدان دون, دون بعض يعني مما هو قابل للرأي وقد يعمل به وقد لا يعمل به وأما ما يتعلق بالشرع هذا لا شك له واجب الطبولي أن ينظر فيه من هذه الحيثية أعلم أول ذكر ما يتعلق بي دوام مراقبه الله تعالى في السر والعلانيه والمحافظه على خوفي من جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأفعالي هذا لا شك النورث الخاص بي بالمعلم لكنه اولى لان العلماء وطلاب العلم الذين تمكنوا من العلم هم اعرفوا بالله عز وجل من غيرهم فاذا كان الطالب والعالم اعرف بالله بذاته وأسمائه وصفاته لإذن الأليق به أن يكون مراقبا لله عز وجل وهذا المعنى الذي ذكره بدواب المراقبة هو معنى الإحسان الذي جاء في حديث جبريل المشهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله جبريم عليه السلام عن على الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذه المرتبة مرتبة, مرتبة عامة ولذلك أهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان كما أن أهل الإيمان غاص أهل, أهل الإسلام الإسلام أعم والإيمان أخص وأخص منهما الإحسان فمن وصل إلى مرتبة الإحسان قد تجاوز مرتبة الإيمان وليس كل من وصل إلى مرتبة الإيمان حين إذن وصل إلى مرتبة الإحسان حين إذن مراقبة الله تعالى في السل والعلن يعني في خلواته وفيما يتعلق ب فعله وقوله امام الناس يكون مراقبا لله عز وجل الا يفعل الا ما ادى له الله عز وجل بفعله ولا يقوم مما اذا خلى بمحارم الله عز وجل كان منتهكا لها قال والمحافظه على خوفه في جميع حركاته وسكناته واقواله وافعاله فانه امين على ما اودع من العلوم والعلم وما يتعلق به العلم على جهة الترصيل يعتبر من الأمانة ولذلك الله عز وجل أغر به تأدية الأمانة وتأدية الأمانة على وجهها يحتاج إلى خوف من الله عز وجل قال هنا وما منح من الحواس والفهوم قال تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ومن الأمانات التي أوضعت عند العالم العلم وهو الفهم والفهم ثم ذكر ما يتعلق به قول أو مقولة للشافعين رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن العلم ليس هو المسائل والدلائل تبناه العلم ليس هو المسائل والدلائل مسائل يعني صورة المسألة والدلائل يعني دليل قد يظن الظان أنه إذا وقف على المسألة ودليلها قد حاز العلم وليس الأمر كذلك العلم المسائل والدلائل ثم ينظر إلى شيء آخر فمفهوم العلم مركب يعني مركب من مسائل ودلائل هذا في جهته وجهه اخرى يقابلها ماذا اثر هذه المسائل والدلائل على القلب وما يتفرع عن القلب يعني العمل هل العمل اولى حينئذ ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ والعلم ما نفع اذا فرق بين العلم وبين نفع العلم فرق بين العلم وبين نفع العلم ما هو العلم ما هو المسائل والدلائل مسائل والمسائل ما المقصود بالمسائل صورة المساله المياه ثلاثه اقسام الي مساله دليلها كذا وكذا قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقس على ذلك هل هذا العلم لا وانما علمه ما يترتب على هذه المسائل والدلائل وهذه مقوله من الشافعي ينبغي حب العلم ليس العلم ما حفظه لان بعض الناس يظن انه اذا حفظ وحفظ قد صار من ائمه الدين الذين له جاره ولا ولا يضاء وليس الامر كذلك بل ننظر الى الى ما يتعلق بالعلم من نفع العلم ولذلك جاء تقييده بالشره جاء في من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اسالك علما نافعا نافعا هذه صفه هي لله الاحتراز لان ثم من العلم ما لا يمكن يكون حجه على العامي يكون حده على على العلم ولذلك من يترقص بل قد يتزندق قد ياتي له ذلك من جهه العلم يكون من من اهل العلم بالفعل يكون من اهل العلم لكنه ما نفعه العلم قط في ما يقع فيه قالوا من ذلك النفع دوام السكينه والوقار والخشوع والتواضع والخضوع والسكينه قالوا متعلقه بالصوره المتعديه والوقار يتعلق بالصوره اللازمه غض البصر وقض الصوت و... ونحو ذلك هو صره السكينه كذلك بهابته والرزانه قال ومما كتب مالك الى الرشيد اذا علمت علما فليرا عليك اثر وهذا كقول الشافعي رحمه الله تعالى النظر في الحكم على العالم ليس لمجرد حفظه وانما لما يترتب عليه من من العلم من العمل بين بالعلم نعم الثاني من يصون العلم كمصانه وعناء مفسد ويقوم على من عالم ان يصون العلم صون المراد به هنا صيانه العلم حفظه عن المخالفه كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزه والشرع وقراد به ان العلم هنا كما شاء السلف ان العلم يؤتا ولا ياتي هذا الاصل فيه العلم يؤتا ولا ولا ياتي <تصفيق> قال فلا يذله بذهابه ويمشي لغير اهله من ابناء الدنيا على له اجراسك ياتي ذكره فيما فيما بعد من غير ضروره او حاجه او الى من يتعلمه منه منهم وان عظم شانه وكبره قدره بمعنى ان الاصل ان طالب العلم ياتي الى العالم والعالم لا ياتي الى طالب العلم الا اذا دعت ضروره او حاجه فحينئذ اذا كان الامر كذلك فهو جائز وهو محمود ولا يعتبر من خيانه العلم ونحو ذلك فحمل العلم الى المتعلم جائز بشرطين اولا ان تكون ثم حاجه وضروره ثانيا ان تكون ثم نيه صالحه يرجى منها عند ذهابي بعلم ولذلك قال فان دعت حاجه الى ذلك او ضروره او اقتضت مصلحه دينيه راجحه لمساله بذله قال على النفس الذتي بذل اذا الانتقال به فيه مفسده ولو لم يكن الا ان الناس تعزب ولا ترغب فيما يقول مبذولا لكفى الناس عموما طباع البشر ان الشيء اذا بذل لهم نزهد فيه بخلاف الذي يسعون اليه بالنفس تكون فيه راغبه اكثر حينئذ اذا اتى العلم الى اهله لا إشكال فيه كما فيه خاتمة النوع وإذا أتى به إلى غير أهله يجوز في الشرطين المذكرين نعم بالزهد وهذا من الاداب التي جاء بها الشرع بالامر بها بها عام قال تخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منه وحقيقه الزهد كما قال الشيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى ترك ما لا ينفع في الاخره ترك ما لا ينفع فيه في في الاخره وليس المراد بالزهد هجر المباحات والطيبات نحو ذلك وانما كل ما لا يعود بالنفع على المرء في الاخره طرق لي لنكون من قبيل الزهدي طرق ما لا ينفع في في الاخره وما لا ينفع في الاخره يرجع الى اصول الاول المحرمات والثاني المكروهات والثالث فضول المباحات فضول المباحات ايش المباحات لما فضول المباحات يعني ما هو الزائد على القدر وزيد رابع وهو يختص ببعض دون بعض وهو طرق المشتبهات مشتبهات وما تردد فيه الماه بين كونه مباحا او حراما حينئذ هذا قد قد يحصل التردد عند زيد دون عمرو وكذلك فما كان في شانه مشتبها فتركه حينئذ نقول من الداخل في مفهوم الزهدي وما لا يشتبه عنده حينئذ نقول العاشر فيه الاباح الذي لا يشتبه تبين عنده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور مشتبهات اذا هذه الامور المشتبهات ليست بالحلال خالص وليست بالمحرم خالص لانه جعلها منزله بين المنزلتين ان الحلال بي اذا خالص لا شبهه فيه والحرام بي يعني خالص لا شبهه فيه وبينهما امور مشتبهات يعني يشتبه فيها الناظر هل هي حلال ام حرام عندما نشتبه عليه الامر فترك هذا النوع يعتبر من من الذبد والصحيح عند الاصليين ان هذا النوع يجعل له حكم الكراهه يعطى حكم الكراهه لانه منزله بين الحلال والحرام وهو شانه المكروه اذا المحرمات والمكروهات وفضول المضاحات وكذلك ترك المستتبهات في حق من اشتبه عليه الحكم الشرعي واما تعاطي المباحات الطيبات هذا ليس خالي من الزهد والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد وكان ياكل ويشرب مما اباح الله عز وجل وينكح ويتطيب وكل المباحات الطيبات تعاطيها هذا ليس خالي من مفهوم الزهد وانما الغلو والافراط فيها هو الذي يعتبر خارجا عن مفهوم الزهد قال الله عز وجل بين الله عز وجل قد ادنا بالتمتع بها وانما المذموم ان تكون هي الغالبه عليه واكثر من من فضولها وهذا امر معلوم عند ارباب الزهد قال هنا والتقلل منها بقدر الامكان الذي لا يضر بنفسه او بعياله يعني اذا كان ذا عيال فتم امر اخر قد يصبر الانسان على الجوع ولا يكون مذموما لكن لا يجوز له أن يجوع أهله بمعنى أنه قد يترك العمل مثلا من أجل أن يتفرغ بطلب العلم لكنه في شأنه قد يصبر قد يكون معذورا لكن إذا كان عنده أمانة من زوجة أولاده فالحكم الشرعي يختلف اختلافا عن من كان ليس ذا عياله فانما يحتاج اليه لذلك على الوجه المعتزلي من القناعه ليس يعد من الدنيا وطلب الرزق والكسب الحلال هذا لا يعتبر طرفه من الزهد بل يعتبر حقيقه يجب العمل بها كما هو الشأن فيما يتعلق به بالانبياء والذي اكتسب الصحابه رضي الله تعالى عنه وعاملوا وطلبوا الرزق بل كان بعضهم من كبار رجال الصحابه ومع ذلك كانوا كانوا الزهاده لأن المال كما قال بعضهم الفرق بين الصحابة وبين من بعدهم أن المال كان في أيديهم وليس في قلوبهم لخلاف من بعدهم فالمال يكون في قلوبهم وفي أيديهم عن أيدي الكسب وطلب الرزق وجمع المال هذا لا ينافي الزهد وإنما ينافي الزهد إذا تعلق بها في قلبه تعلقا قد يخرج عن, عن الأصل وقال هنا قال الشافعيين رحمه الله وتعالى لو اوصى الى اعقل الناس صرف الى الى الزهاد قال المصنف فليت شعري من احق من العلماء بزياده العقل وكماله حقيقه العلم تحمل على الزهد والعلم لا يكون الا الا بعقل ثم قال وقال ايها ابن معاذ لو كانت الدنيا تبرا يفنى تبرا يعني طينا يفنى ينتهي يزول والاخره خزف نع لو كانت الدنيا تبر انتبر هو الذهب والاخره خزفا يعني طين يلقى لكان ينبغي للعاقل ايثار الخزف الباقي على التبر الفاني فكيف والدنيا خزف فان والاخره تبر باق اني الله يقدم احد الاخره على دنيا الا لنقص في عقله ودينه نعم تعلق به وتنزيه العلم عن جعله سلماً يتوصل به الأغراض الدنيوية بمعنى أنه لا يعلمه من أجل أن يصل إلى غرض دنيوي لأن شرط الإخلاص كما هو في التعلم كذلك هو في التعليم إذ كل منهما عبادة فلس كذلك تعليم العلم عبادة وتعلم العلم عبادة وإذا كان كذلك فلا تصح العبادة ولا تقبل إلا به من إخلاصه كما أن طالب العلم لما يتعلم لله عز وجل فلا يبغي في طلب علم غرض من أمراض الدنياوية الممقوتة المذمومة كذلك المعلم لا يحل له أن يعلم لغرض ما سواء كان هذا الغرض قال يتعلق به بجاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقراني أو غير ذلك مما قد تختلف باحتلاف الأزمان وغيرها ولذلك نسب إلى الشابعي رحمه الله تعالى مقولته الشهيرة وددت أن الخلق تعلم هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه وددت أن الخلق تعلم هذا العلم يعني منه هو علمه هو رحمه الله تعالى وأن لا ينسب إلي حرف منه ليكون من الأخفياء الذين يعملون فيه في الخفاة قال وكذلك نسب تم ما اخذ الاخر وهو انه قد يعلم وينتظر من طلبته من يخدمه بمال او نحو ذلك وهذا كذلك منافي للانخلاص فطائفه المعلم يعلم طالبته ولا ينتظر منهم شيئا البتة ولا كلمه شكر كما قال الشكون السلام ورحمه الله تعالى من قدم معروفا الى غيره وانتظر منه مقوله شكر فقد اخذ ما رتب على عمله بمعنى انه سوف اجره ولا ينتظر حتى انه يقال شكرا او جزاك الله خيرا لا ينتظر هذا لماذا لانه ينتظر الجزاء والثواب من, من عند الله عز وجل وامال الناس فانما يتعبد الله تعالى بتعليمهم سواء لقي منهم ثناء او ذم هذا لا يؤثر فيه البتة ولذلك قال وكذلك ينزه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خلمة أو غيرهما من سبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة يعني يطلب عليه العلم يختلف إليه في حاجة يعني يأتيه من أجله العلم فلا يستعين به ألبت وقال سفيان بن عيين رحمه الله تعالى كنت قد اوتيت فهم القران فلما قبلت السرته يعني العطيه من المال من ابي جعفر سلبت هذا الزراء لي للنفس لا يريد حقيقتها لان سفيان امام من ائمه الدين وهو معلوم خلاصه وعلمه وفضله وانما اراد الزراء بي بالنفس واما فهم القران وامور الدنيا هذه لا تستمعوا فيه في قلب عبد كما قال سفيان الثوري ابى الله ان يجتمع فهم القران وحطام الدنيا في قلب عبد مؤمن ابدا كما رويه فلا صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال وطهرت قلوبنا ما شبعت من من كلام ربنا ففهم القران وتعلق قلبي بالدنيا حطامها لا يجتمعان البت لان القلب اذا دخلته الدنيا اخرجت الاخره ويذا دخلت الاخر اخرجت الدنيا فلن اجتمع كل ليل و... والنهار نعم الخامس ان يتنزل عامل لديه المكاسب ولا ينزه العالم والمعلم عن دنيء المكاسب ونذيلها طبعا وامم كروها عاده وشرعا فالحجامه والدباغه والصرف والصيانه وكذلك يتجنب مواضع التهم ذكر امرئ يمدغ العالم ان يتجنب كلا منهما الاول المكاسب الدنيه التي لا تكون مقبوله شرعا ولا طبعا وهو كل ما يخلل به بالمروءه ثانيا تجنب المواضع التي قد يتهم فيها وينسب الى ما لا يليق به بالعالم ولو كان يعتقد جواز ذلك فكل امر قد يكون الناس يفهمون على غير وجهه هنيئا العاصم في العالم ان يتجنب ذلك حفظا لعرضه وحفظا لالسنه الناس من الطعن فيه وليس ثم ما يمكن ان قذفه للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما راه رجلان مع امرئ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسري الشيطان أو أن يبث في قلوبهما ما يكون شراً لهما فيهلكا وقال إنها صفير أراد أن يبين ماذا أن هذه المرأة ليست أجنبية عنه واقتداءا من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لكل مسلم ليس من الفصائص المعلم وإنما كان الأولى لكونه يعلم الناس العلم الشرعي وقال نصب نفسه للاقتداء والتأسي كل موضع التهمه مذم في العصر المسلم ان يتجنبه واذا راه وقد فعله غيره من الناس فليبين له ذلك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الامر ليس عندي بواجب لانه قد يترك شي قد يترك شيئا والشاع بين الناس انه واجب الا يرى وجوبه مثلا حينئذ يبين ان هذا ليس بواجب عندي من اجل ان يدفع تهمه عن نفسه هنا فالسعي ان يحافظ على الاسلام ومواضع الاحكام اقامه الصلاه في مساجد الجامعات وافشاء السلام في الخواص والعامة امر مع ان يحافظ العالم والمعلم على القيام بشعائر الاسلام والله ظاهري الاحكام شعائر الاسلام ان شرائع الدين التي عبر عنها بشرائع الدين ولذلك جاء في الحديث ان شرائع الدين قد كثرت عليه المراد فيها الاعمال الظاهره فكانت واجبه او كانت مستحبه لانه اذا فرط هو فغيره من باب اولى واحرى اذا كان العالم يعلم ان هذا من السنن انهن الاولى به ان يكون اولا من يسعى الى العمل بما بما يعلم والله احكامك اقامه الصلاه للمسالد للجماعات وابشاع السلام للخواص والعوام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومه لا يذكر القوله تعالى اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور يعني من امور المؤكد ان ليس الامر فيما نكره وحسب انما المراد ان يحمل بعلمه وانما ذكر اشياء تتعلق بما يكون من الاعمال الظاهره لان هي التي يترقبها الناس واذا كان الامر كذلك هنيدي ما كان سرا فذا بينه وبين الله عز وجل اما ما كان علنا نظهر للناس فالاصوب ان يكون قائما على على السنه بقوله صادعا بالحق عند السلاطين خاصه السلاطين لان العوام في السابق كانوا لا ينازعون العلماء بل كانوا يعتقدون ان العمل بفتوى العالم واجب فلا يحتاج العالم ان يصدع بالحق عند المحكومين وانما عند من يخالف وامال الان فكان العالم يحتاج ان يصدع بالحق عند السلاطين وعنده عند عند وعند عند المحكومين لدى القضاء عند المحكومين لان الناس هللا لا يقفون مع فتاوى العلم كما كان في الزمن السابق فلما كان الامر كذلك هن يريدن الصد عن الحق ليس على اطلاقه من حيث قبوله والرد لانه من قبيل امر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه باعتبار المصالح والمفاسد وثانيا ليس وخاصا بالسلاطين كما قد يظنه بعض الناس ليس ثم صد عن الحق الا ان الصدق لا تامره هم بالذل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر قيل له فاصبع بما تؤمر قيل بالقران ولم يكن ثم السلاطين كذلك وانما اصدع بالحق فيما يخالف الناس لان الناس اذا كانوا على هوى وكانوا على عادات وتقاليد فاذا ليته تأمرهم بسنه او بواجب او ترك محظور حينئذ نحتاج الى ماذا الى صدع بالحق قال وكذلك القيام باظهار السنن واهمال البدع وقيام لله عز وجل في امور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع ولا يظهر منها أف... ولا يرضى من افعاله الظاهره بمعنى ان العالم يكون عالما وقائدا للناس العلم يجمع بين بين الامرين سياسه الناس تحتاج الى الى علم ولا يقود الناس ولا, ولا يسوس الناس الا العلماء هذا العصر ولذلك قيل في قول عز وجل واو الامر منكم فسر به العلماء فقد كان السلاطين انذاك لا يكون الا من اهل العلم ولما كان منهم ليس من اهل العلم قال اهل التفسير العلماء والامراء وجمعوا بين بين الامرين والعالم هو الاولى ان يكون قائدا للناس موجهًا ومعلمًا ومصححًا الى اخره ولا ينضم من افعاله الظاهره والباطنه بالجائز منها بل يقصد بماذا يقصد به بالعزيمه ولا يقصد بالرخصه ولا يترخص في ترك السنن خاصه فيما يظهر للناس وليس المراد الاولى ان يظهر للناس ما يخفيه لان هذا يكون من قبيل الرياء والتسميع وانما المراد الحث على ان العالم يكون قدوه للناس فالناس ينتظرون منه ما لا ينتظرون من من غيره فإذا كان هو مفرطا في العمل بالسنة وانما يأخذ بالجائز ويترخص فالعوام حينئذ يكون من باب اولى واحرى ولذلك الاولى للطالب العلم والعالم ان يجعل نصب عينيه التاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا وامما ان يترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او يفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على خلافي الجاده نعم السامعون أن يحافظ على الاندوبات الشعرية الطولية والفعلية في ملاسك تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وكذلك ما ورد من التعالات والاتكار أنا في أنائل ليه والنهار ومن نوافذ لبذات من الصلاة والصيان وحد الريك الحرام والصلاة على الدريق صلى الله عليه وسلم فإن ما حفته وإجداده وتعالى وداخل فيه السالس فالنما أراد أن ينص على المندوبات كأنه أراد بشعائر الإسلام السابق الواجبات التي تكون ظاهرة وأراد بهذا السابع ما يتعلق بالمندوبات الشرعية وهي النوافل جاءت اسميته الشرع به بالنوافل ولم يلل لغض المندوبات فسوى كانت هذه المندوبات أو النوافل قولية أو فعلية قال فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللساء وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أناء الليل والنهار ومن نوافع العبادات من الصلاة والصيام من آخر ما من ذكر هذا يدل على صحة توجيه المقولة التي اشتارت عن أهل العلم أنه ليس بعد الفرائض أفضل منه من العلم ليس المراد به ترطوب الفرائض هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه السابق وإنما مرادهم بذلك إن حصل تعارضا حينئذ حصل تعارض بين طلب العلم وبين قيام ليله من الليل قد يكون طالب العلم مثلا قد لم يسعقه الوقت في في النهار ان يحفظ ذاك الانشغالي فلم يجد بدا الا إن, ان يشتغل في الليل فترك قيام الليل تلك الليله لا باس حينئذ النافي لان هذا قد تعارض عنده فقدم الفرض على على النفل ليس المراد انه دائما حرم طالب ان يترك النوافل ثم يحتج بهذه المقوله لانه لو احتج بهذه المقولة على هذا النمط فقد كذب علىه على, على السلف لأن كذب على السلف قد يكون باللغة والمعنى وقد يكون بمعنى ليس مرادا له وهذا محل وفاق بين كل من ترجم بل كل من كتب فيما يتعلق به فضل العلم وأداء العلم وتعلم حثوا العالم كما حثوا طالب العلم على أن يتزود بالنوافل بعد أداء الفرائل ولا يغفل ان من اصول معتقد اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص وزيادته تكون بمعده بالطاعه ونقصه يكون بمعده بالمعصيه عليه كيف يزيد طالب العلم ايمانه وهو مفرط في النوافل واذا فرط في النوافل قطعا سيفرط في في الواجبات لان النوافل تحفظ الواجبات اذا كان امر كذلك فالعنايه بالواجبات كالعنايه بالمستحبات بل السلف لا يعرف عنهم انهم فرقوا بين واجب ونفلي بل كانوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه للصالحات لم تكن حادثه لم تكن موجوده بل هي حادثه بعد الزمن السنه الصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا يأت كانوا ياتمون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتاثون به دون تفصيل وسؤال فإذا أمرهم بأمر لم يدد عن واحد منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد بهذا الأمر هل هو أمر إيجاب أو أمر السحباب وإذا نهاهم لم يدد عن الصحابة حرف واحد في استفصال من النبي صلى الله عليه وسلم هل أردت بهذا النهي التحريم من كراعا ودل ذلك على أنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا مباشرة دون تفصيل بين واجب ولمدوب وإذا نهاهم انتهوا دون تفصيل بين محرم ومكروه وانما هذه الصلاحات حادثه كان مالك رضي الله عنه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني ليس المراد به الانحناء تعظي فان هذا لا يجوز ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا فانحناء مالك رحمه الله تعالى فيما ورد عنه المراد به انحناء التاسف المعروف عن العرب انه اذا ذكر امرا تاسف اطلق بي براسي عليه الصلاه والسلام انحناء التاسف اما التعبد والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكره فنحنى اقول هذا لا يلز الشرعا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم حيا وما ذكره عن مالك وغيره هذا يعتبر من الاحوال التي يغلب فيها الانسان لكن لا يتعاسى بهم في ذهب بمعنى انه لا يتصنع من اجل ان يفعل كما فعله مالك رحمه الله تعالى او كما فعل ابن قاسم او غيره مما ورد عن انس لان هذا من قبيل الاحوال يعني غلب على هذا الفعل فكان كذلك ولذلك لما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ما ورد عن بعض التابعين ومن بعدهم انه اذا سمع ايه المغشى عليه فعينئذ قد يقول قائ الصحابه كانت يتلى عليهم القران ولم ينقل عن احد انه غشي عليه قد ورد ان عمر انه مريض فعاده الناس لكن لم يوشى عليه فعينئ هل معنى ذلك ان من يوشى عليه اضطر ممن لم يوشى جوابا لا وانما هذا قد اصابه شيء من الحال التي غلبت على نفسه فوشي عليه ولا يطلب من العباد انهم يتكلفون الغشيات ثم بعد ذلك نقول هذا يعتبر سنة ولذلك نؤكد أن ما يريد عن بعض السلف في تراجمهم ليس المراد به التأسي به بل لابد أن تعرض هذا على كتابه والسنة فكل نقل عن سفيانه وعن مالكه وعن أحمده وغيرهم من المرضيين. ائمه المرضيين وهم ائمه هدى لكن لم يجعل الله عز وجل الشرع معلقا بهم من حيث التاسي وعدمه وانما هم ادلاء على الشرع ويعرض قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض فعلهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ويعرض قولهم وفعلهم على اقوال وافعال الصحابه رضي الله تعالى عنهم فما وافقه قبل وما خالفه ولم يرد عنهم هل اذا التوقف مع الترضي والترحم عنهم جميعا ثم قال وينبغي له اذا تلى القران ان يتفكر في معاني التفكر لم يارد في الشرع انما جاء لفظ التدبر جاء لفظ التدبر تفكر هذا الذي يارد والمعنى مراد لكن الالتماس والوقوف مع هذا الشرح هذا لابد منه قال والتفكر في معانيه واوامره ونواهيه واعده ووعيده الى اخره ثم قال وليحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد في الاخبار النبويه ما يزجر عن ذلك كل حديث جاء في السنه النبويه يبين عقوبه من نسي ايه او غيرها من القران بعد حفظها فهو ضعيف وليس المراد به ان لان بعض قد يقراوا هذا الحديث فيتوقع عن حفظ القران خشيه نسيانه وليس الامر كذلك بل يحفظ ويتقن عز وجل فيما حفظ ويحاول ان يسترجعه وان يراجع فان حصل له نسيان بالشغال من نحو ذلك فلا يلام لا يلام لماذا لانه ليس بإعراض بل لو اعرض عنه وتركه زهدا فيه قد لا قد قال بانه مذموم شرعا واما اذا سئل عنه لمنصب او تعلم او تعليم او نحو ذلك فادى الى نسيان شيء منه هنن كل لا يلام لا يلام شرعا ما ذكر اياما او طريقه لكيفيه المراجعه ومراجعه القران واستحضاره وهذا يختلف بتلاف الاشخاص لانبغي ان يقرأ طالب مثل هذه الامور فيعمل بها مباشره وانما ما يتعلق بالحفظ والمراجعه ونحو ذلك هذا كل طالب علم وكل عالم انه وضعه وحاله الخاص به لا يتاثر بغيره في ذلك لانه قد يؤدي الى ترك العلم العلم والحفظ والفهم والمراجعه بل حتى والتدريس والتعليم قد يطيق زيد ما لا يطيق عمرو هل إذن كيف يلبس ثوب غيره؟ قل لآصل أنه يكيف نفسه مع طبيعته نحو ذلك نعم الثاني معاملة الناس بمدار الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاد السلام وإطعان الطعام وكذل من الغيب وكيف مدى عن الناس عدمانه بالمهم والجزاء وفلك الاستئذار والمصاف وفلك الاستئذار وشهر التفضل وإيجاب الراحة والسعي والمراء العاجل وذلك لغائه الشفاعات والتراقب في الفقراء والتهاب الى الجراحات والخديلات ولنقاله واعادته وتطويره وغيره كما ذات ان شاء الله تعالى واذا راى من لديه مصالحه او امره وليس شيئا من الواجبات عليه اشار بالتراقب وليس من الفاعل اصل قول رسول الله عليه الصلاه والسلام مع في سؤال ثامن معاملة الناس من مكارم الاخلاق ان التحلي بمكارم الاخلاق هذا داخل وكذلك في السادس والسابع لان المراد به العمل بشرائع الدين سواء كانت واجبه او مستحبه سواء تعلقت به من حيث الباطن كما سيطره بالتاسع أو تعلقت به من حيث معاملة الخلق وكل ذلك يعتبر من الدين الذي يجب أن يعمل به العالم وأن يعامل طلبته على وفق ذلك معاملة الناس بمكارم الأخلاق جمع خلق والخلق يأتي بمعنى الدين قد قال بعض السلف قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس المجاهد لعلى دين عظيم وقال الحسن هو أداب القرآن فلقد جمع الله مجاهد له مكان النبي صلى الله عليه وسلم مكان من الاخلاق في قول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وليس بالقران ايه هي اجمع من هذه الايه لمكان الاخلاق ثم ذكر امثله من مكان الاخلاق التي يعامل بها طلبته وغيرهم من الناس من طلاقه الوجه يعني بشاشته وعدم العبوس في وجوه الناس وابشاء السلام واطعام الطعام وكظم الغير الذي هو يكون حنقا في نفسي وقلبي وكف الاذى عن الناس واولى من يكف الاذى عنه طالبته واحتماله منهم ولا اثار وترك الاستثار يعني تقديم حظوظ الخلق على حظ نفسه والانصاف وترك الانصاف يعني انصاف الخلق من نفسه وعدم طلب انصاف الخلق له وشكر التفضل يعني شكر من اسدى اليه معروفا وايجاد الراحه يعني ايصال الخلق الى ما فيه ساعه الى ما فيه ساعه وراحه لهم والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات الى اخر ما ذكره من مكارم الاخلاق التي افردها بعض اهل العلم بالتصنيف كمكارم الاخلاق للطبراني كذلك للخرائقي وغيره واذا راى من لا يقيم صلاته او طهرته او شيء من الواجبات عليه ارشده بتلطف وحكمه ورفق هذا عام كذلك في طلبته وفيما يتعلق به بشؤون الناس لانه داخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الحكمه في ذلك مطلوبه قد مثل ذلك بمثالين من حال النبي صلى الله عليه وسلم والحال الاولى هي حال العراب الذي بال في في المسجد وهو حديث من الصحيحين وكذلك مع معاويه بن الحكم لما تكلم في الصلاه ومن افراد المسلم نعم التريث <تصفيق> من فاضي صيب التنصيص على بعض المسائل التي لان تنصيص على على الشيء يدل على اهميته والا كل ذلك جامع او يجمعه مقوله واحده وهي التي اجعلها خاتمه لهذا النوع وهي محبه الله تعالى ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم ليشمل الدين كله يعني السادس والسابع والثامن, والثامن جعل كله يدخل في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم انما ينص على بعض المسائل لاهميتها لان التنصيص على الشيء يدل على اهميته ولذلك جاء عطف الخاص على العام فذلك العطف الخاص على العام هو داخل فيه وانما نص عليه ليه لدلاله على اهميته ان يطهر باطنه وظاهره من الاخلاق الرديئه ويأمره بالاخلاق المطيبه بمعنى انه يجمع بين الخلق الباطن الخلق ال ظاهر ويختسب الخلق الطيب المرضي ويكتسب الخلق الرديء الذي لا يكون محمودا لا شرعا ولا ولا ف ثم مثل الاخلاق الرديئه التي ينبغي لكل مسلم ليس للطالب العلم او العالم بل كل مسلم يجب عليه ان يتنزه وان يصول قلبه ولسانه عن هذه الغازورات فمن الاخلاق الرديئه الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى اما الغضب لله عز وجل فهو محمود لكن ما يترتب عليه هذا الذي ينظر فيه من حيث المصالح والمفاسد والغش والكبر الى اخر ما ذكره من بعض تلك المعاصي ثم قال فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثه والاخلاق الردينه فانها باب كل شر بل هي الشر كله بمعنى انه لا يكون فساد للقلب ولا للظاهر الا اذا تلبس بالمعاصي على اي كان نوعا له انه يتعلق بالذات او يتعلق بالخلق قال فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثه والاخلاق الردينه فانها باب كل شر بل هي الشر كله وقد قيل بعض اصحاب النفوس الخبيثه من فقهاء الزمان ووقال فقهاء الزمان وقاراد به الفقهاء الصوري يعني حصل المسائل والادله والدلائل ولكنه لم ينتفع به ويسمى فقيها ولذلك ان هذه الاوصاف لا تدل على تزكيه وانما الذي يدل على التزكيه هو ما اذا جمع بين العلم والعمل ليس العلم ما حفظ لما العلم ما نفذ كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال وقد قولي بعض اصحاب النفوس الخميثه من بقاء الزمان بكثير من هذه الصفات الا من عصم الله تعالى ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس وهذه الاربعه قد ابتلى بها طالب العلم قد ابتلى بها العالم ولذلك نص عليها رحم الله تعالى قال وادويه هذه البليه مستوفا في كتب الرقائق يعني هذه المسائل كلها يذكرها ارباب الرقائق لمن ألف في الآداب الشرعيه او ما يتعلق بافراد هذه المسائل على جهه الخصوص وذكر مثالا قال من انفع يا كتاب الرعايه لي للمحاسب وقد الرعايه للمحاسب كغيره مما تاثر به بالتصوف انما نظر الى هذه المسائل كلها وعلاجاتها على طريقه ليست هي طريقه جادع عن السال ولذلك الاولى ان يستفاد هذا الكتاب بما شاع من كتابات ابن قيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك ابن رجب فان هؤلاء الثلاثه قد اعتاله عنايه فائقه بتحرير هذه المسائل لا سيما ابن قيم رحمه الله فكتبه قد بسط فيها الكثير مما يتعلق باعمال القلوب وكذلك بالعلاجات المتعلقه بمثل هذه المعاصي بالنظر فيها وإدامه النظر فيها هذا افيده لطالب العلم من الرعاله فان فيه ما اخذ كثيره ثم ذكر امثله لعلاجات لادويه الحسد وكذلك العجب والرياء ومضانها كما ذكرنا الكتب السابقه لان ليس المقصود هنا النظر في هذه الجزئيات على جهه الافراد انما المراد التنبيه على جهه العموم ثم ذكر ما يقابل الاخلاق الرديئه بالاخلاق المرضيه فرقوا اما يكون رديئا معيبا نقصا واما يكون كمالا وذكر من ذلك دوام التوبه والاخلاص واليقين الى اخر ما ذكروه ثم قال ومحبه الله تعالى هي الخاصله الجامعه لمحاسن الصفات كلها بمعنى ان هذا الذي ذكره من الاخلاق الرديئه التخلص منها لتحقيق محبه الله عز وجل واكتساب الأخلاق المرضية التحلي بها يقوم من محمد الله عز وجل ومحمد الله عز وجل مقرونة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ان كنتم تحبون هذا شرطه جوابه فاتبعوني علينا الاتباع علامه المحبه ولذلك المرض في هذه الابواب كلها او في غيرها مما سياتي هو العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فيما يتعلق بذاته عليه الصلاه والسلام وفيما يتعلق بشؤونه مع مع الخلق بالنظر فيها ومعرفه ما هو الصحيح من السنه من عدمه والتاسر بذلك هو الباب الجامع لهذه المسائل كلها نعم وصل إلى مرحلة التعليم لا يظن بأنه قد تجاوز مرحلة لا ينظر فيه في العلم ولا يطلق بل العالم منذ أن يبدأ إلى أن يخرج من هذه الدنيا وهو طالب علم طلب العلم فقوم هو أوسع منه مما يتعلق به طلب العلم إذا كان منتدئا حينئذ إذا وصل إلى مرحلة هو يكون فيها معلما للناس ويكون مقصودا بقراءة ونحوها حينئذ لا يكون ذلك سببا في الزهد فيه لطلب العلم والمواظبه ولذلك اراد بهذا الادب ان يبين ان العالم الحق هو الذي يواصل ويداوم الاشتغال بالعلم والسعي في طلبه وتحصيله ولذلك قال دوام الحرص على الازدياد بملازمه الجد والاجتهاد لان العلم بحر واسع مهما اتى الانسان به شيء منه الذي فاته اكثر مما مما ادركه والمعظبة على وظائف الأوراد من العباد والاشتغال والإشغال الاشتغال في نفسه والإشغال ممارسة العلم والتعليم قراءة وإقراءة ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا هذا كله مما يتعلق بالعالم وهو عالم معلم ويحتاج إلى أن يشتغل بالعلم وأن يتزود به بالعلم ولا يضيع شيئا من اوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل الا بقدر الضروره الا بقدر الضروره لان العلم اذا اعطيته كله اعطاك بعضا فكيف اذا اعطيته بعض بعض بعضك لم تنل شيئا البت الذي لا يطلب العلم الا ساعات الفضول اذا ما ود لد راحته وتخلص من المشاق فنظر في العلم وراد ان يحظى بذلك ان يحصل شيئا البت والخطاب لطالب علم يريد ان يكون اماما ومعلما وليس الخطاب لمن اراد ان يحصل فروضا عيا اذ يثوب في طالب العلم مع العام مع كل عامي يعتبر طالب العلم بهذا الاعتبار انه يجب عليه ان يطول ويجب عليه ان يسهر لكن طالب العلم الذي يريد ان يكون عالما واماما هو يكون قدوه للناس في ذلك كله لابد ان يعطي العلم كله والوقت كله للعلم فان كان ثم منازع بين مشاغل فلن يحصل الا ان شاء الله عز وجل وقد قال العلم المشغول لا ايوشوا اذا اشغل نفسه بشيء غير الطلب والتحصيل فلن حصل وهذا مما ينبغي ان يذكر دوما لماذا لانه وان كان قد يؤثر من جهه انه قد يثبط بعض الطلاب عن لكن فيه مصلحه للشريعه ولا شك ان المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاص كونه بعض الناس يسمع هذا كلام يثب في العلم يتركه لاشكار فيه لا هي كون الناس يرون من يعطي العلم فضوله ثم يتصدر للفتوى ثم يظن أنه من أهل العلم هذا ما فتدته أكبر وأعظم حينيذ النظر يكون به بهذا الاعتبار أمن لم يدرك الناس أنه قد أعظى العلم كل وقته هذا ليس من, من أهل العلم وهذا محل وفاق لم أقف على أحد منازع في ذلك البت من المتقدمين والمتأخرين ولا يضيع شيء من اوقات عمره في غير ما هو بصدر الدين من العلم والعمل الا بقدر الضروره ثم مثل لهذه الضروره قال من اكل او شرب او نوم او استراحه من ملل او اداء حق زوجته او زاهر او تحصيل قوت وغيره مما يحتاج اليه او ما مما يحتاج اليه اولا هكذا عنده او بيلا او لان غيرهم مما يتعذر معه تملي العمل ااو لالا من عندهم مسح هنا او لالا او غيره مما يتعذر معه الاشتغال فان بقيه عمل المؤمن لا قيمه له ومن السوى يومه فهو مربوب ومن السوى يومه فهو مربوب يعني ليله ونهاره سواء يامن حيث ماذا من حيث عدم التحصيل لم يستمد منه شيئا البت فهو محروب يعني محروم لذلك هي سواء يوماه يعني يوم سبته مع احديه لم ي... لم يقل اليوم الثاني اكثر علما من من سابقه فكيف بمن استوى عنده اسبوعه مع اسبوعه وشهر مع شهره وسنه مع سنته ولذلك طالما عين يسال نفسه هذا الاسبوع الذي مر السابق اليوم انا في علم يزيد على الاسبوع الماضي او لا ان كان كذلك قوع على خير والا فهو مغمور فكيف اذا قارن نفسه عامه هذه السنه بالعام الماضي فاذا به هو هو نسخه اصليه والعام الذي قبله هو هو محظوظه لم يزد ولم يتعلم ولم يستفيد قل هذا مغمور ولا ولا شك فالعلم والطريق والعلم علم يحتاج الى صبر واحتاج الى مشقه ليس العلم لو كان العلم بسهوله لما بقي عامي على وجه الارض ليس كل من سمع علما تعلم فاعرفنا في المساق ليس كل من حضر درسا صار من طلاب العلم او حفظ متنا صار من من طلاب العلم طلب العلم والطريق الموصل اليه فيه مشاقه قال وكان بعضهم يعني بعض السل لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف او الم اللطيف بل كان يستشفى بالعلم ويشتغل بقدر الامكان هذا يدل على انهم يحافظون على طلب العلم وليس كلما عرض عارض ترك كلما عرض عارض من الم ومرض ولو كان خفيفا حينئذ لا خذه حرج على على ترك العلم قال وذلك لان درجه العلم درجه ميراث الانبياء ولا تنال المعالي بشكل الانفس ولذلك قال يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم الذي يريد ان يكون مرتاحا سعيدا لا يتالم ببدنه ولا بقلبه ويريد العلم لا يستطيع الذي يستطيع لا يستطاع يعني لا ان يصل الى العلم براحه الجسم بل بمد من التعب والكد والنصب ونحو ذلك وفي الحديث حفه الجنه ب بالمكان وما مناسبه الحديث هنا لأن العلم وسيلة إلى الجنة كذلك بلغة من أعظم الوسائل إن لم يكن أعظم لأن التوحيد داخل في مفهوم العلم فإن إذن حفت الجنة بالمكاره ومن المكاره ماذا؟ العلم يعني لا ينال إلا بي بذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى حق على طلبة العلم بلوغ غايه جهده في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه بمعنى انه كل من علم من نفسه ان عنده قدره على ان يصل الى المطلوب هنيئ الله يبغي له ان يترك العلم بل قد ذهب بعض اهل الاصول الى ان من سارح للعلم صار في حقه فضلعي وهذا مرجحٌ لا سيما في مثل هذه الازمنه عند قله العلماء بمعنى ان الشروع في العلم طلب العلم فرض كفايه له ان يترب يقرأ سنه ثم لا يصبر فيترب لكن من السرح للعلم ووجد راحه ووجد حظا وفهما وعنده اهليه لا يجوز له ان يتهم لانه قلم في حقه من فرض كفايه الى فرض عين وهو كذلك والله اعلم قال حق على طلبه العلم بلوغ غايه جهده في الاستكثار من علمه يعني لا ياخذ من العلم او الى هو اضرافه بل لابد من الاستكثار هذه نصيحه من الشافعي ليست من المعاصرين دكاتره ونحوه هذا من الشافعي رحمه الله تعالى يوصي طلبه العلم انهم انهم اذا كانت عندهم القدره على بلوغ غايه جهدهم ان يستكثروا من من العلم ولا يكتفوا به بالقليل والصبر على كل عارض دون طالبه لان طلب العلم فيه مشاق وفيه علائق وعوارض علائق وعوارض بمعنى ان ثمة ما يتعلق بالباطن يتعلق به يحتاج الى صبر وبعد عنه وما ما يعيق بالطريق من امور حسيه الخالده يحتاج الى الى صبر واخلاص النيه لله تعالى في ادراك علمي نصر واستنباط والرغبه الى الله تعالى في العون عليه لان العلم عباده قال الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين هنئ لذ يمكن ان يحصل طالب العلم, العلم الا باستعانته بمنط العلم والله عز وجل هذا شان مساعد العبادات ففهمك وحفظك ودرسك وشيخك لن يغني عنك شيئا البتة اذا لم يؤذل الله عز وجل لك بالعلم قال وقال الربيع لم أر الشافعي رحمه الله تعالى آكلا بنهار ولا نائما بليل للاشتغل به بالتصنيف ومع ذلك بعدما بين المصنف اراد الا يحرم طالب العلم قال ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها بمعنى ان قصد القصد في مثل هذه المسائل فانه قد يثقل على نفسه فيهلاكها بانقطع عن عن العلم فاذا كان الامر كذلك فيحتاج الى تربيه هذه المسائل التي يذكرها العلم على المتقدمين في الاجتهاد في العلم والتعلم يحتاج الى ماذا يحتاج الى تلقي يعني لا ياتي من الاعلى فيتلبس بما تلبس فيه الاوائل وانما يحتاج الى ان يوطن نفسه شيئا فشيئا ثم بعد ذلك يصل إلى... إلى ما وصلوا إليه نعم الحالي عشر من هذا يستفيد أن يستفيد ما لا يعلمه من من هو دونه منصبا أو نسبة أو سنة بل يكون حريصا على فائلة حيث كانت وحيما تطارد المؤمن يبنى غطها حيث وجدت قال سعيد جبير لا يزال الرجل وعلينا ما تعلم هذا كذلك يتعلق ب كون العالم لا يكتفي بعلمه بل هو طالب علم حتى حتى الممات فاخذ العلم ممن فوقه وممن هو مساو له هذا لا اشكال فيه عندما يقع النزاع النفسي في من هو كان ادنى منه فكان السلف من الصحابه من بعدهم يستفيدون ممن هو ادنى منهم لذلك جاء عند اهل الحديث روايه الاكابر عن على الصاح من ذلك روايه الصحابه عن بعض التابعين بل قد افرد بعض ابن حجر بذلك مصنفات تتعلق بروايه الاثار عن الاصا روايه الصحابه عن التابعين قال الا يستنكف يعني يستكبر ان يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه سواء كان في المنصب او في النسب او في السن بل هو حريصا على الفائده حيث كان والحكمه الضاله المؤمن يلتقطه حيث وجدها ولذلك قال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك التعلم وظل أنه قد استغن واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون يعني لا يظن أنه قد صار عال ولذلك قالوا إذا قال الرجل عن نفسه أنه من العلماء فذا دليل على أنه من الجهلاء يعني إذا حكم على نفسه بأنه من العلماء فهو جاهل لماذا؟ لأن العالم لا أجهل يبقى عليه من العلم ما قد يكون الذي بقي عليه اكثر مما قد علمه والعلم بحر ساحل لا بحر ولا ساحل له البته ثم ذكر امثله تتعلق بذلك وذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته على ابي ثم قال قالوا من فواحذه الا يمتنع الفاضل من الاخذ عن المغضوب على قيد بمعنى ان العالم لا باس بل قد يتعين عليه ان ياخذ ممن دونه بشرط ان يكون من اهل الفضل لا ياتي له الصعلوك من الصاليك فيجلس عند قدميه وهو يكون من الفجره الفسقه الظلم ويحتج بماذا بكون الاكابر قد اخذوا على صار بل لا بد ان يثبت فضله وانه من اهل الفضل والعلم فياخذ منه واما ماعد ذلك فالاخر المن لان فيه ماذ تدنيس للعلم لا ياتي به بالعلم الى هذه الاماكن نعم الثاني عشر بالاشتغال بالتصنيف والجمع والتدريب ذلك مع عدمه ويهو واقعا اجتماع عمياده منسوبا الى تصنيفه الذهبي الاراح الى تذليل وعرض عن تطوير المنهج والاجاز مخيط مع اعطاء كل مصدر الفائد المجد ولا يخرج تصنيفه من حيث قبل تذليله وتكرير النظر فيه وتوثيقه ومن الناس الذين يطلب التصنيف والتذليل في هذا الزمان عله النظر والتذليل وعرفت معرفته و الذي الى التنافس بين اهل الاعصار واذا فمن اذا تصرف في ميلته في ميلته وورطه في كتابه نشا من اشعاره ومكاياتك وحكاياتك وملاحظه اغريب هذه كما يدور عليه فاما اذا تصرف فيه بتسويغ ما ما يفعل به من علوم شرعيات ينتوى ويستنتج اما من لم يذاعها الكتابه والهكاء عليه منتج الثاني عشر الأخير من تعلق به أدب العالم في نفسه أنه مع تدريسه وتعليمه أن لا يطلق الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف فإذا فيه من الفوائد ما ذكره الخطيب هو غيره لكن اشترط فيه شرطا ثقيل وهو مع تمام الفضيل ليس مع الفضيلة بحسب بل مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية وأما من لم يكن أهلا لي التصنيف فلا يحل له ان يكتب شيئا البتة لان الكتابه هذه تنسب الى الشرع وتنسب الى الى العلم ويقتدي به الناس ويترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه الا الله عز وجل والتغرير به بان ظن انه من اهل العلم ان قد يسود بين الناس ان كل من الف فوعال اليس الامر كذلك قد يكتبوا كتاب هذا كان في القديم نعم كل من الف فهو عال لكن في العصور المتاخره ليس كل من الف فهو, فهو عالم لانه قد ياخذ من غيره ونحو ذلك قال معتمام الفضيله وكمال الاهليه فانه يطلع يعني التاليف والتصنيف فيه فؤاد عظيم فانه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج الى كثره التفتيش والمطالعه والتنقيح والمراجعه هذه كلها تواحد تاتي في التصنيف والتاليف و الاشتغال به و وكما قال الخطيب بغدادي يثبت الحفظ بمعنى انه اذا اكثر من التصنيف حينئذ المسائل التي يكتبها حينئذ تثبت وتتر في القلب وهذا من وسائل الحفظ وتثبيت الحفظ ليس بالتصنيف فحسب ولذلك اذا حفظت منظومه فحاول ان تكتبها مراعا كلما حفظت شيئا فكتبه حينئذ هذا فيه او يعتبر وسيله من, من وسائل التثبيت قال يثبت الحفظ ويشكي القلب يعني يجعله ذكيا ويشحذ الطبعه يعني يقويه ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الاجر ويخلده الى اخر الدهر يعني يخلد ذكره ولذلك قال ابن الجوزي المصنف ولد العالم المخلد المصنف يعني الكتاب ولد عالمي المقلت يعني يلقى ما شاء الله تعالى ان يلقى ثم بين شيئا من آداب التأليف تؤلف بماذا تكتب في اي شيء بكل امر قال لا والاوله ان يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجه اليه وليكن اعتناؤه بما لم يسبق لا تصنيف يعني لا يصنف من اجل ان يريد ان يصنف وانما يصنف من اجل الحاجه الى التصنيف فرق بين النيتين وفرق بين العملين يصنف من اجل ان يصنف لا ليس له مقصد الا التصنيف وهذا اشبه ما يكون بنصف الزاه مقرره وقد يصنف من اجل ماذا من اجل الحادث من اجل الحاجه الى الى مسائل الى امور تتعلق بعلوم الشريعه قال والاول وليكن اعتناءه بما لم يسبق الى تصنيفه متحريا ايضاح العباره في تاليفه معرضا عن التطويل الممل والايجاز المخيل مع اعطاء كل مصنف ما يليق به ثم بين شيئا من طريقه التصنيف ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه يعني لابد ان يتانى ولا يستعجل باخراج مصنفه ثم قال وقد أنكر ومن الناس من ينكر التصنيف والتاليف في هذا الزمان في زماني هو والا زماننا هذا من ينكر التصنيف وهو حق بمعنى ان التصنيف لا يكون الا عند الحاجه اليه واما الاشتغال بالتكرار ونقل اختصار ما قد سبق فقد كفينا فلا شك ان ما كتبه من كتبه من السابقين ولا يحتاج الى مزيد عنايه فالاشتغال به لا فائده فيه الا ان شاء الله عز وجل والتصنيف ليس مقصودا لذاته وانما نحن مثلا في هذا الزمان نحتاج الى من يعلم العلم ولسنا بحاجه الى من يصنف فالاشتغال بتعلم والتعليم اولى من الاشتغال بالتصنيف الا اذا لم يتمكن من التعليل فان اين له ممدوحة في ان يكتب ما شاء واما ما ذكره المصنف ان من انكر هو حاسد إن الى خيره هذا ليس بلازم قد يكون تصنيف لماذ استغناء بعلوم المتقدمين وهي كافيه ولذلك لما قيل له الشوكاني اكتب شرحا على صحيح البخاري قال له جره تبع الفاتح اذا لا يحتاج الى ماذا الى شرح هو كذلك لا يحتاج الى الى شرح ثم قال اما من لم يتاهل لذلك فالانكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيع ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الاتقان الذي هو احر به منه يعني بدل من ان تشتغل بالتصنيع احفظ وتعلم وضعه المسائل اتقان هذا النوع اولى من الاشتغال به بالتصنيف لان التصنيف ليس من وظيفتي ولست اهلا لي للتصنيف هنقول لماذا تضيع زمانك في شيء لا تتقنه ثم تنشغل عن شيء انت احرى باتقانه وهو حفظ وتتبع المسائل عليل مساله التصنيف يمري تكون واضحه عند المتعلم وان تكون واضحه عند المعلم التصنيف ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره فما كانت الحاجه ماسه الى نوع من التصنيف فلا ينفر بل هو من واجبات العالم واذا لم يكن ثم حاجه وانما هو تكرار لما سبق فلا حاجه الى مثل هذه التصنيفات لان كثره الكتب مفسده لطلاب العلم يقول البعض انه كلما كثرت التاليف في اصول الفقه كان حسنا نقول لا صح باصول الفقه الا كثره التصانيف وما شتت علوم اللغة إلا كثرة التصانيم وليست هي مقصودة لذاتها وقد يظل الضال أن الشرحات الألفية لن يكون ضابطا للنحو حتى يدركها كلها عن بكرتها بيقول لا بل لا تشتريها كلها وإنما تأخذ ماذا تأخذ ما تسأل عنه من كونه أحسن التصانيم فتشتغل به وليس الضابط في طالب العلمي الذي يريد أن يكون عالما أن يقرأ كل كتاب ليس هذا الضابط بل هذا من العبث من ضياء الوقت وإنما تقرا ما ينفع من الكتب وليس كل كتاب نكون نافعا وانما المراد هنا الى الى اهل العلم ليميز لطالب العلم ما الذي يقراه وما الذي لا يقراه والمصنف هنا في ظاهر كلامي وما سياتي بي آداب المتعلم انهم كانوا في القدم كان الطالب مرتبطا بشيخ واحد معين اما في مدرسه او اما على جهه الانفصال فكان الطالب يدرك من حسن التوجيه ما لا يدركه المتاخر المعاصر له لا. لان ثم انفصالا بين طالب العلم وبين الشيخ بل يكون طالب العلم بلا شيخ هذه مصيبه بمعنى الا ان الا يكون طالب علم له شيخ يوجهه يمنه ويسره حينئذ يضل طالب العلم فيقى مشددا هذا من المصائب التي قل لا يكون علاج الا ان طالب نفسه يجتهد في ان يختار شيخا ويرتزمه ولو لم يكن مباشرا له حينئذ لا يخرج عن استشارته وتوجيهه ونحو ذلك اما اذا ترك له العنان فيقرأ ما شاء ويحفظ ما شاء ويوما مع هذا ويوما مع ذاك وكل سنه له برنامج خاص فلن يتعلم رضي ام لم يرضى نعم ذل بي عالمه في نفسي وفيه 12 نوعا الاول اذا رسم على نفس التدريس الظاهر من الحادث والقدر وتلاقى بعدما انتهى من الفصل الذي عقده لآداب العالم في نفسه يعني ما يتعلق بذاته انتقل إلى فصل الآخر أو ما يتعلق بآداب العالم في درسه فيه؟ في درسه وذكر 12 نوعاً وهذه لا ينطبق عليها الحكم على ذهة التعمير يعني منها ما يصلح في زمان المصنف ومنها ما لا يصلح فيه في هذا الزمان اختلاف الأحوال المصنف وطرق التدريس من حدال هذه المسائل ليست من المسائل التوكيفية التي نقلت عن الشارع فليذي نجم امتثالها أو يستحب امتثالها إلا ما هي بما يكون وما أخوذ به بالتجارب ونحوها وما قد يكون نافعا في هذا الزمان فليتبعه وما لم يكن كذلك وأخذ الطرائق وذخرى فلا يشكال فيها لا ينكر على هذا العلم إذا أخذ بعض الطرائق لم تكن مشهورة سابقة وقد يكون ثمة فرق بين حالين كما ذكرت سابقا ان لو اتت عندهم مدارس كان العالم يجلس ويكون مدرسه والطالب ياتي ويدخل في ضمن المدرسه وكانه نازل فنزولهم في هذه الايام والهلال يسمى مدرسته يكون ثم توجيه ثم الى اخر ما سيذكره رحمه الله تعالى فالمراد حينئذ ثم ما ما قد جاء به شرحه وما ما قد اخرجته الطبيعه انداء من الاعراف التي اتفق عليها اهل آن العلم انداء قال الاول اذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب ولبس من احسن ثيابه اللاحقه به بين اهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتمجيده شرعا ان تعظيم العلم يؤدي الى تعظيمه في نفوس الطلبه اذا عظم العالم العلم في مجلسه اورث الطلبه تعظيم العلم قيل لهذا كان عمر وخطاب رضي الله تعالى عنهم يحب لطلاب العلم ان يلبسوا البياض كما راه مالك في الموضع بلاغا فان البياض ممدوح شرعا وعرفا صيفا وشتاء هكذا نقل عن السلف عامه طالب العلم يستحصر ان يكون لباسه البياض كما كان عهد السلم كان مالك رحمه الله تعالى اذا جاءه الناس لطلب الحديث يتسلى وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع لداءه على راسه ثم يجلس على منصه وهي كرسي ولازال يبخر بالعود حتى يفرغ وقال احب ان اعزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما راه رحمه الله تعالى لكن ليس هذا الوصف لازما كما ذكرنا سابقا لان الصحابه كانوا يرون على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون الحديث ولم يكن شيء من ذلك يحصل فمن تاسى بمالك في ذلك فهو جائز وامما ان يقول في قبيل الاستحباب او نحو ذلك وليس الامر كذلك ثم من الاداب قال ان ثم يصلي ركعتين الاستخاره ان لم يكن وقت تراها الاستخاره قد يكون مراد المصلي هنا ليس بكل درس يزخيم وانما قد يكون في جزء كتاب او في مدرسه او نحمداني ولا باس ان يستقيم ما هو مطلوب شرعا واما في كل درس يستقيم هذا ليس به مطلوب من شرع وينوي نشر العلم الى اخر ما ذكرها بمعنى ان العالم اذا علم ينوي نشر العلم وحب الشريعه هذا هم شيء اذ لا يكون حب الشريعه ونشر ما اراده الله عز وجل ب العلم الشرعي الا بي بتعليم لو كان العلم محفوظا في الصدور في الكتب ولم يكن ثم دعوه ولا تعليم لما عرف الناس احكام الله عز وجل عنيد ينوي هذه النوايا التي ذكرها المصنف واهمها نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعيه الى اخر ما ذكره رحمه الله تعالى الثاني اذا تخرج منيتي الى دعاء الصحيح wallahu aleihi wasallam huwa wallahu inni a'udhu bika an nawila aw qall wa az قال الثاني قال الله تعالى الثاني علم الاداب المتعلقه بالعالم في درسه انه اذا خرج من بيته كما هو الشان في كل مسلم ان ياتي بالذكر الذي رتبه الشارح والادب الذي بيانه الشارح من جهه قوله ياتي بالذكر المشهور المعروف وذكره واما قوله الحديث الذي ذكره هو أولا هو الذكر الذي ذكره محفوظ من حديثه من سلمة عند الأربع لكن ليس فيه عز جارك على خير وجل ثناؤك ولا إله غيرك هذه زيادة على, على المأثور كذلك ثم يقول بسم الله وبالله حسبه الله أما وبالله حسبه الله كذلك زيادة على, على المأثور وأما البسملة هي وردة من حديث أنس عند ابي داود والترمذي والحديث هذا كذلك ضعيف فسابقه وحسنه بعضه علماء يقول حسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ثبت جلاني وادر الحق على على اللسان هذه كلها الفاظ غير ماثوره والاصل في المسلم ان ياتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا يديم ذكر الله تعالى الى ان يصل الى مجلس التدريس ليس متعبدا بهذا الحال والا كان هذا الحال يحتاج الى نص خاص تخصيص ذكر معين من موضع الى موضع لم يرد به النص هذا من اصناف البدع كما هو معروف عند اهل السنه والجماعه في مقامات او اصول البدعه وتمييزها عن السنه فالذكر اذا جاء مطلقا تخصيصه يعتبر من من البدع وكذلك الذكر المخصص تعميمه يعتبر منه إلى البداية حينئذ ما ذكره مصلّف رحمه الله تعالى إن كان على جهة ليست هي على جهة الدواب يفعله تارة ويتركه تارات فلا يشكال فيه وأما انتزامه هذا ليس بموافق لي للشرع وإنما المطلوب من المرأس كان عالما من غيره أنه يدين الذكر في طول وقته متى ما استطاع لذلك سبيل أكثر من التسبيح والاستغفال وإنه ولا حيدان الى ان يصل الى مجلس التدريس فاذا وصل اليه سلم على من حضركم او السنه وصلى ركعتين كان المراد بالركعتين تحيه نسيه فلا اشكال فيه والا يحتاج الى الى دني قال ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والاعانه والعصمه سؤال او استعانه بالله عز وجل ده مطلوب شرعا ثم ذكر شيئا مما يتعلق بصفه الجلوس وقال يجلس مستقبلا القبلة ان امكنه وهذا لم يثبت فيه شيء كل ما ورد ان يذكره الله تعالى استقبل القبلة لم يثبت فيه شيء وما ورد فهو او ضعيف واما كل عباده مستحبه بتلاوه القران والتسبيح فالاولى كما ذكر بعض الفقهاء ان الاولى يكون مستقبلا القبلة ان هذا يحتاج الى نص وليس ثم نص قال بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك يجلس كيفما شاء في ملاء الخالف الشرعة ولم يكن فيه نقب العرف بين الناس يعني ما لا يخل بالشرع وما لا يخل به بالعرف سواء تربع أم أنه وضع قدم على قدمه أم أنه ضده فعلى ما يمكن فعله كل ذلك نقول أصر فيه لباحة وتحديده بصمة معين يحتال لا إلى نص وليصم بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه ولديه عن العبث والتشبيك بها وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجه ويدق المزاحه وكثره الضحك فانه يقلل الهيبه ويسقط الحشمه كما قيل من مزح السخفه به ومن اكثر من شيء عرف به يعني يتجنب كل ما يخل بالمروءه وما يخل بالمروءه هذا مما يختلف باختلاف الاعصال والازمان قد يكون الشيء عند أناس هو ممن يقلل بالمروءه قد لا يكون عند اخرين مما يقلل به بالمروءه فالنظر حينئذ يكون باعتبار الأعراف ونحوها لذلك كشف الراس قد يعد من خوارم المروءه عند أناس دون اخرين فبل اشتهر وشاع عندهم كشف الراس من اين الله اشكال فيه سواء كان يدرس او كان يخطب او كان يصلي بالناس ولكن في بعض البلدان قد يكون اعتبارا من خوال المرأة فيذكر عن دعوة بالناس أن يخطب دون شيء على رأسه أو يصدر بالناس حين أن النظر يكون باختلاف العراق ونحو إهاء قال ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه إلى خلمة ذكره بمعنى أن التدريس قد يؤدي بعض الأحوال إلى عدم إتقانه وإجادته فإذا كان مشغولا بالشيء فالمشغول لا يشغل ان كان البرد يؤلمه او الجوع يؤلمه حنيد الله لابغي له ان يدرس لان التدريس قول على الله سيفتي ويرجح ويتكلم في الشريعه فاذا كان امر كذلك الاذ ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غبا تحميم العله هنا يدل على ان كل من اشتغل بشيء عليهن العصر فيه المنع نعم <تصفيق> انجز لي سادسا لجميع الحاضرين ويوقر ويوقر فاضلا من العلم والسن والصلاح والشرف ويدفعهم على حسن تقديمه في الانهى ماذا ثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين يجلس بارزا لجميع الحاضرين يعني حتى لا يتكنف أحد منهم وشقة النظر إليه والإقبال عليه لأن الطالب أو المستمع إذا نظر إلى المتكلم كان أدعى إلى الإقبال عليه وأما إذا لم يكن يراه وكان بعيدا أو يشغل عنه أو كان في مجلس مخفي عن الحاضرين كان فيه صرف للناس عن النظر اليه ولذلك كان من المشروع ان يخطب الخطيب على شيء مرتفع ان يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر فاضلهم بالعلم والسنه والصلاح على طلاب العلم ليس على مرحله او مرتبه واحده فمنهم من هو اقوى في العلم ممن هو دونه سواء كان به بالسن او بالجاه او نحو ذلك مما يستوجب التمييزه بين الطلاب ويرفعهم في مجلسه يعني على حسب تقديمهم في الإيمانة الحديث يوم قوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره وقول يرفعهم في مجلسه هذا يدل على أنهم كانوا على وطيرة واحدة من ترتيب الطلاب ليس كما هو الشام في ما يكون فيه الأزمنة المتأخرة كان الطلاب يدلسون على مرات متعين المتقدم ثم أشبا ما يكون من صحوبهم في الصلاة لا يتقدم الذي يأتي جديد لأول مرة لا يتقدم وإنما الذي يتقدم هو الذي له عمر وله مدة زبلية أو آل يقبي بالتقديم نحو ذلك لكن هذه أمور كلها لا وجود لها في هذا الزمان قالوا يتلطى بالباقيين ويقرمهم حسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام بمعنى أن مكالم الأخلاق تتعلق بي بالجميع لكن لا يمنع من ذلك أن من جعل الله عز وجل فضلا على غيره أن يكرم بإكرام خاص بل يكرم إكرام خاص ولو كان من قلاب العلم ولا يكره القيام لأكابل أهل الإسلام على سبيل الإكرام كما هو مذب الجمهور وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام طالبة العلم نصوصه كثيرة قالوا يرتفتوا إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة ويخص من يكلم أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك هذا ما رده إلى عراف الناس وما يكون فيه الأدب مع المخاطب بأنه يقبل عليه بوجهه فإذا كان الامر كذلك فاذا كان ثم مخاطب خاص من طلاب العلم الذي نتجه اليه الشيخ بنفسه ويقبل عليه دون دون غيره نعم طالب ان يورد مناقشه في البحث والتدريس في بعض الشين من كتاب الذي عاده طلاب من الاديان وهنا وجدنا وهذا عاده لان كان these are the names. Why? Why? من الاداب المتعلقه بدرسه ان يقدم على الشرائي في البحر والتدريس قراءه شيئا من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا فان التبر هذا يحتاج الى الى نقل وليس ثم تم نقل الا صح انه لا يقدم شيئا مما يتعلق بقراءه القران لا في الدرس ولا في غيره ولذلك ارجع الى يفتتح به بعض الامور وهذا كله يعتبر من البدع لعدم النقل لان قراءه القران من العبادات وتقييدها بافتتاح أمور وأشياء حتى لو كانت من دروس العلم أو المحاضرات أو نحو ذلك يقول هذا يحتاج إلى نقل وليس تم نقل نعم قد يقال بأنه إذا كان الدرس في التفسير فقرأ فبسر فلا إشكال فيه أما أن يكون عادة هذا يعتبر من الأمور التي هي مخالفة لي للشرع ثم يستعيذ بالله للسعادة الوارد في الشرع أنها مخصوصة به بقراءة القرآن وما جاء النص به وعمل السعادة في الدروس من أن يحتاج إلى مخصص وليس تم مخصص قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره وكذلك من الدعاء للحاضرين أو لعموم المسلمين سواء دعا لنفسه وللمسلمين ولكن او لم يدع لنفسه ودع للمسلمين لكن ان جمع بين الامرين دعا لنفسه وللمسلمين كما قال علمني الله واياه هل يقدم نفسه او غيره ثم قول ان علمي والاصح انه يقدم نفسه على غيره ان دعاء يعتبر من القرى بالاثاره في في القرى وليس ثم موجب على ترك هذه الفضيله نعم عدد دروس وكان ثم ما هو أفضل من من الآخر قال قدم الأشرف فالأشرف الأشرف فالأشرف الأشرف فالشريح هذا لصحة إنه اشتهر هذا التركيب عنده عنده العلمي والأهم فالأهم الأهم فالأهم ينتقل من الأدنى إلى الأعلى وليس هذا المراد إنما المراد من الأعلى إلى الأدن يعني يقدم العقيدة مثلا على التفسير أو يقدم التفسير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المراد فإذا اجتمعت الدروس وكان ثم ما هو أغضل من غيره قدم الأغضل وهنا قول إذا تعددت الدروس يدل على ما هذا على الأصل العظيم الذي ينبغي العناية به وهو أن الأصل في طالب العلم وفي العالم أن يكون ذا فنون أن يكون ذا فنون يعني صاحب علوم متعدده وان يتفنن في كل العلوم ويأخذ من كل علم احسنه كما كما يقال لانه لا يمكن ولا يتصور لا شرعا ولا, شرع ولا عقلا ولا عرفا الا في هذا الزمان الذي فسد فيه العقل من هاه في هذه المساله ان يفك علم عن علم كلها مترابطه الحديث والفقه والتفسير وهذه لا يمكن ان يصل الى الاجتهاد فيها الا بالعلوم الان فكانت مترابطه بعضها مبني على على بعض وبعضها مفتقر الى الى بعض لا يمكن ليكون مفسرا الا اذا كان لغويا ولن يكون حقيقيا الا اذا كان أصوليا ولن يكون اصوليا الا اذا كان لغويا حقذا كل منهما يطرب لاخر واما فصل العلوم بعض عن بعض هذه بدعه العصريه لا تعرف الا مع وجود هذه المعاهد والجامعات والكليات الاخرين مما افسدت العلم كان العلم في المساجد وكان يقصد على هيئه المدارس المعروفه عند العلماء القدماء فاراد تنظيمه وترتيبه وجعل الشهادات عليه ثم اخرجوه من المفات من المسالذ فافسدوه ولم يرجع الى, إلى يومنا هذا قال فيقدم تفسير القران الى اخر ما ما ذكره قال وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق في بين حاضرين هذا قد يقال بان العاصره فيه الجواز لكنه لا يعتاد ثم قال ولا يثر شبهه في الدين فيضاص ويؤخر الجواب عنها الى درس اخر شبهه تتعلق بباب المعتقد بمعنى انه اذا كان ثم شبهه وشبهه لا شك انها تفسد اذا لم يكن معها جواب مقنع ليس المرض معها جواب حسم الشبهه تعرض ولا بد من جواب مقنع هنا لا يجوز لعالم ان يرد شبهه ولا يرد لها جوابا ولا يجوز له أن يورد شبهة ولا يورد لها جوابا مقنع لابد أن الشبهة تزال بالعلم إذا كان الأمر كذلك فلا يذكر شبهة في درسه ثم يقول الرد يأتيكم بالدرس الآتي هذا باطل لا يصح البتا ثم قال وينبغي أن لا يطيل الدرس إلى آخر ما ذكره وهذا يرجع إلى الأعراض تغير الناس والأحوال والمصالح والأحوال النفاسه فليس له ضابط معين الا ما كان ذلك في في ذلك الزمان كانوا يدرسون من الفجر الى الظهر الى المغرب الى العشاء والدروس كما سمعتم في التفسير والرسول الاخير حينئذ التطويل يعتبر بزياده على 10 ساعات تقريبا واما الان فلا نعم اسال ليسوا لا يرفع صوت الانسان على الطريقه هذه وقالوا يخفض صوته لا يحصل معه a lot of ويردبه ويتنهل فيه المفكر فيه هو وزنعه وقال بغي أن كلام رأس الله صلى الله عليه وسلم كان فصل يفهمه من سمعه وإنه كان إذا تكبر بكلة أعادها ثلاثا يتفهم عنه وإذا فر من مسكلة أو فصل سكت أغيلك حتى يتكبر من في نفسه كلام عليه هذا الصدام يتعلق بذلك ب لقد اختلف باختلاف الازمان وما يتعلق بصوت المدرس قال الا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجه ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفعل بمعنى انه الاصل اسماع الحاضرين واذا كان الحاضرون ثلاثه يكفيه ما فيهم واذا كان الحاضرون 100 فلم يكن ثما مكذب حينئذ لا يحتاج الى رفع الصوت اذا يعتبر باعتبار ما لا يسمح وعدم فمتى اسمع الحاضرين كفى والا فلا بد من رفع الصوت قد جعل لذلك اصلا وقوله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال وروى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب الصوت الخفي ويبغض الصوت الرفيع هذا اسناده واه جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عثمان محمد بن الشافعي ما سمعت ابي يناظر احدا قط فرفع صوته قال البيهقي اراد والله اعلم فلط فوق عادتيه فهو قال اعني لا يصرخ صراخا بل يتكلم كلاما عاديا يسمع من من حوله ثم قال والاولى الا يجاوز صوته مجلسهم ولا ينصر عن سماح الحاضرين وان حضر فيهم ثقيل السمع فلا باس بعلو صوته بقدر ما ما يسمعه إلى أن قال ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه وسامعه هذا كذلك مرد إلى العرف وإلى نوعية الطلاب كذلك لكن قول يرتله أراد به ما قد كان شائعا القديم أنه كان يرتل الدرس في بعض الأحوال كما يرتل القرآن وهذا ليس ليس بي يجيد ليس بالصواب سر ذلك حتى الى خطب الجمعه ترتل كما ترتل كما يرتل القران هذا اكبر من البدع كما نص عليه بعض اهل العلم وسر ذلك كذلك الى دعاء القنوت سواء كان في النوازل او كان في الوتر سواء كان على جهه الافراد او على جهه الجماعه في المساء فيرتل القران فيرتل الدعاء كما يرتل القران هذا يعتبر من البدع كذلك لان الاصل في الدعاء ان يدعو بلسان حال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لاخري اما ان يرتل هذه الجمله كما يرتل القران وياتي بالغنن وبالمدود والحال ذلك هذا يعتبر من من البدع بل سرى ذلك كذلك الى ترتيل تدبيرات الانتقال للصلوات والسلام هذا كذلك مل من البدع يرتل التكبير ويرتل التسبيح ويرتل السلام كانه يقرا القران والصواب النبوي يدعو انه يدعو ولذلك يكبر بصوته العادي دون ترتيل اذا الترتيل هذا معروف عند القدماء فسرى في هذه المواضيع كلها في الدروس خطب الجمع وكذلك في القنوت وكذلك في تكبيرات الانتقال وكلها والله اعلم انتبر من من المذح الا فيما يتعلق بالدرس بقول بالمذحيه يحتاج الى الى نض ثم ذكر ادما يتعلق بما اذا اورد مساله او فاصل لابد من السكوت قليلا حتى يتكلم من في نفسه هذا اذا كان علم يرى اذننا بالكلام في الدرس هذه قد يختلف فيها وجهات النظر من من يرى انه لا ينبغي ان يتكلم الطالب فيه اثناء الدرس ولا يقطع شيخه ولا كذلك يسمح الشيخ بسؤال هذا حسن ونحن نرتضيه كثيرا لان طلاب العلم في هذا الزمان لا يستحدون للدروس فقد ياتي ويستشكل ما لو تامل بعد الدرس استحى انه اوقف شيخه وساله لماذا لانه لو قرأ الدرس مره او مرتين قبل الحضور قلت اسريره وليس السؤال مرادا لذاته والسؤال هذا يكشف عن ان عقل الطالب مفهوم الاصوب فيه حينئذ يكون النظر باعتبار الشيخ فان ادنا الا هداك والا فلا فالسابع ان يصون مجلسه عن para o nosso doação هذا كذلك الادب يتعلق به بالدارس وكذلك يتعلق به من يحضر الدرس قال ان يصون مجلسه عن اللغو والطيب او رفع الاصوات واختلاط بعضها ببعض حيث لا نفع فيه البت اين الغلط تحت الغلط او تحت الاحسن وعن رفع الاصوات واختلاف جهات البحث حصانه المجلس عن اللغط يعتبر من المقاصد الشرعيه كذلك من المقاصد الادبيه في الدروس ونقل عن الشابعي انه الى نظره انسان في مساله فعاد الى غيرها يقول نفرغ من هذه المساله ثم نصير الى ما تلي هذا قوله وما بعده يتعلق باداب البحث والمناظره وهو علم جليل وان كان الاشتغال به الان معدوبا بمعنى أن الأدب في النظر فيما يتباحثه ظلاب العلم مع شيخهم أو الأقرال مع بعضهم أو المتعلمون بعضهم مع بعض له أدب وإذا كان أمر كذلك فيحتاج طالب العلم أن يتعدى بهذا الأدب ومحله وعلم المناظرة والبحث الثاني أن يسكر من تعدى في بحثه وظهر من أدب في بحثه أو سوء أدب أو تكن من الصاف بعد ضرور الحقيق وقال الرئيس غير ذلك واذأ ان لو علاقته بالحاضرين والطالبين ورفع عن المجلس عدد أو أو من اولئك وهم من تحدث مع غيره او احدك او استفز احد من الحاضرين وفعل ما يخيب ثامن فهو زجر من اساء الهدف في الحلقه او في الحلقه الله ان لا ان يزجر من تعدى في بحثه يعني اذا كان ثمه مناظره بين طالبين او من يناقش شيخه ويناظره عنيد للمعلم ان يزجر من تعدى في بحثه او ظهر منه لدد او خصومه باطله في بحثه أو سوء أدب أو كل ما يخل به بأدب الطالب في الحنقة فللمعلم أن يسر الطالب علنا ولكن بشاط أن لا يترتب على ذلك مفسدة ترب عليه يعني على ما فعل لأنه قد ينبني عليه مفاسم وإذا كان الأمر كذلك فدرب المفسدة مقدم على جنب المصلحة قال ويبغي أن يكون له نقيب وما يسمى به بالعريف ونحوه الذي يقوم على شأنه الطلاب فطن وكيس يعني ذو عاقل الدري يعني صاحب تجربة وخبرة يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم إلى آخر كلامهم بمعنى أن الطلاب إذا اجتمعوا لابد من عريف يرتب الأمور ولابد من إدارة كما يسمى في هذا العصر تدير شؤون الطلاب وهذا أمر محمود في الشرعي وكذلك في, في العرف وهذا له أصل كذلك فيما يتعلق به للسنصات ونحوه نحن التاسع ومن يلازم التصاق في كفه وخطاهه ويسمع السوداء من مولده على جرجه وإن كان صغيرا ولا يترفع عن سنعه في افتحي الحرم فيها وإذا أجد وإذا نحز السادس عن تفليل ما أوردت هو تحريم اللي قردت فيه لحياة ومصوره فوقع على المعنى أحد سيرى ما قر فيما قر منهم سيرى ما قر منهم ويتصل عنده المحتضرات فذهبوا واعدلوا لنا بخصوص موسى عليه السلام حين لم يرد موسى عليه السلام حين لم يرد موسى عليه الصلاه والسلام بل الملوان على الثور لمسوا الى الاحد واعدلوا مثل ذلك من الادب والادب التاسع ان يلازم الاصاحب في بحثه وخطابه يعني ويسمع السؤال من من مورده على وجهه وان كان صغيرا ولا يترفع على سمائه يحرم الفاتحه وان العلم لا يرتبط بالسن بكل سائل الا هو له حرمته اذا كان الامر كذلك الواجب على المعلم ان ينصف السائل وان يجيبه جوابا او أن يجيب على سؤاله قالا وان حصل شيء من العجز في تقرير السؤال وفهم المراد لين اعان السائل لان ليس كل من سال احسن السؤال قد يسال سؤالا ياخذ 5 دقائق 5 دقائق يستطيع ان يختصره المعلم في دقيقه لين افعلوا كذلك ويعين السائل لانه قد يكون عاميا او شبه عامي ولا يحسن ان يسأل لين من تواضع العالم ان يعينه قال وامن الادب كذلك اذا سئل عما لم يعلمه قال لا اعلم لان ليس كل من تعلم قد حوى وجمع العلم ان ليس الامه ان يعلم واما ان لا يعلم فاذا لم يعلم لا يائنف العالم ومن دونه يقول لا اعلم ولا ولا ادري هذه صفته كمال فيه وليس بصفته في نقص ولذلك قال قال محمد بن عبد الحكيم سالته الشافعي عن المتعه اكان فيها طلاق او ميراث او نفقه تجب او شهاده فقال والله ما ما ندري قال كثير عن السلف من الامه الاربعه ومن فوقهم ومن دونهم اذا سئلوا عما لا يعلمون هيلذين يقولون لا لا ندري وكما ذكرت لصيغه كمال ورد هنا على ان قول المسعود لا ادري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهله بل يرفعه لانه دليل على تقواه وعلى خوفه من الله عز وجل اذ لو كان طالبا لغرض من اغراض الدنيا لاجاب ولو لم يعلم هذا باطل فاذا رايت من لا يجيب في بعض مسائل بلا ادري اين يكون منتهما في العلم نعم العارض هو الذات الذي قال ان طوره وإذا أقبل أحضر جوالات وتشعر في مسألة ممسك عمان حتى يجلس وإن جاء ووحف في مسألة تعادلها ذلك هو مبصودة وإذا أقبل فقيهم وقد بقي الفراضي وفي هذه الجماعة بقدر من يصل الفقير إلى المجلس فليؤخر ذلك البقية ويشتغل عمل يوحف طغيره إلى حياته ويشتغل عمل يوحف طغيره إلى حياته ويشتغل عمل يوحف طغيره إلى حياته va a volver عاشر من اداب المتعلقه بالمعلم التودد ليه المراباه قد يرحل طلاب العدم الى الى العالي هنئذ من الامور المتعينه عليه ان يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له ليشرح صدره هايدا القالم دهشته يعني خوف واتباك ونحودان ولا يكثر اتباته والنظره اليه استغراب له فان ذلك مخجله فينشائ لذ منه الوجل وهو سبب له الدهشه ثم ذكر بعض مسائل المتعلقه بالدرس ووقته والسؤال وايقاف الدرس نحو ذلك وهذه كلها بردها الى اختلاف الاعصار واجتهادات العالم ليس لها ضابط معين وما ذكره ذلك صالح في زمانه دون بعض الازمنه نعم الحادث والله وكذلك أكتب الأختي بعد كتابة الغوال لكن البولة يقال قبل ذلك كلام يشعره لشخص من نفسك طبعه وهذا أخر أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى نحو ذلك ليكون قوله والله تعالى خالصا لذكر الله, الله تعالى والقصد معناه ولهنا نريد أن يسفل كل نفسي باسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لنهي تعالى ليس فيها <تصفيق> قطامين طابره ويمه فيه فواكه وقتها لذذ منه ولم منها عدل مساحنذه ومنها ان كان في نفس احد بطار سؤال سئل ومنها عدم الوضوء بينه ان كان اما يحل وارض ذلك ويستعمل طعامها الى ولهذا ورد في الحديث سبحان الله وبحمده لا الى ان تستغفروا وما يبدأ الدرس به بأدب كذلك يختمه به بأدب أو الذي عناه بالأدب الحادي عشر قال جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم وكذلك يكتب المفتي إن كان السؤال مكتوبا يكتب بعد كتابة الجواب الله أعلم لكن الأولى أن لا يجعل هذه الكلمة لأنها اعتبرها ذكرا ويعتد لا إلى نصه اعتبر ذكر فيليل لا يجعل الذكرى دليلا على الختم وانما ياتي بعباره تدل على الختم ختم الدرس ثم بعد ذلك يقول الله اعلم ليكون خالصا لله عز وجل عن شائبه اخرى وما ذكره من قوله الاولى للمدرس لانقف في اخره هذا كما ذكرنا مرته الى مصالح ومفاسد تتعلق بالمدرس دون غيره وليس هذا ضابطا يقول مطلقا في كل زمان نعم الثاني عشر أن لا تتصل للتدريس إذا لم يكن أثنى الداف ولا بذكر الدرسي من علم الله يعرفه سواء من اشترق أو يقفه هو لم يشترطه فإما ذلك يعرفه في الدين وازدراه بين الناس قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم المُتشبِعُ فيه مُطْرُ في الداة زيتا وميزوه وعن الشبري من تصدر قبل دور المهمة وتقدمه لو كان اولى به هذا ال12 الا ينتصب للتدريس اذا لم يكن اهلا له يعني للتدريس لان التدريس كما عرفنا انه امانه يوصل امانه الى الناس يكون قدوه واذا كان الامر كذلك فالشان فيه كالشأن في التصنيف والتاليف كما عرفنا ان التاليف والتصنيف لا بد من كمال الاهليه فضيله وكذلك التدريس اذ هما نوعان للدعوه الى الله عز وجل تعليم العلم اما نكون بالتدريس واما نكون بالتصنيف وكلهما اشترط فيه كمال الاهليه والنظر في الاهليه انما يرجع الى شيوخ الطالب نفسه فلا فلا يقول مؤهلا الا اذا ادله له شيوخه وهذا كان في قديم الزمان لا يجلس للتدريس ولا يستبيح فتوى الناس التصدر لهم الا بعد ان يذار لهم شيوخه بخلاف هذا الزمان الذي فنت فيه الامم وصار كل واحد هو الذي يحكم لنفسه بانه اهل ام لا وهذا من الغرور الذي ادى الى بعض الناس يتصدر المسلمين ويفتي ويفتي بما لا يعرفه وكان الامر كما هو معلوم والحال مشاهد في كل مكان وزمان وسبب ذلك ان لا آه. وسبب ذلك التصدر بل لم يكن أهلا لي للتصدر قال هنا أن لا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه يعني لا يعلم كل علم وعلى لا يرز منه أن لا يدرس كل علم كما قلنا فيما سبق أن العصر هو الجمع جمع الفنون وقد يكون العالم متفننا لكنه لا يقوى ان يدرس كل علم فرق بين المثلتين اذا مر بك في كتب الادب للطلاب انه لا يدرس علما لا يتقنه ليس المراد به ان يدرس ما لا انه لا يدرس ذلك العلم او انه لم يدرسه لا قد يدرس العلم لكن لا يكون اهلا لتدريسه فيغبط اصول الفن فيما يحتاجه لكن لا ليست عنده قدره على تفهيم الغير الربط بين المسالتين فاذا كان قد حصل علما باصوله ولم يقضى على تدريسه فيقف عن التدريس ولا يجد بهذا العلم يشتغل به بغيره لان اهل العلم قديما وحديثا ممن سار على طريقه الاوائل يضبطون العلوم الشرعيه كلها يعني كل ما يحتاجه من المقاصد وعلوم الان فياخذ من كل علم احسنه واصوله وما يمكنه في ذلك العلم باعتبار الرسول ثم بعد ذلك يكثر النظر في علم ما فما اكثر النظر فيه سواء كان علما او علمين او اكثر هذا عنده اهليه للتاليف فيه وللتدريس وما لم يعتني به وانما اخذه دراسه وحفظا لمتون فهذا يكفون عن ان تدريس هذا مراده ضح الله تعالى ولذلك قال ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه مع كوني قد بين وسيبين انه لا بد من الجمع بين بين الفنون وذكر لذلك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبع بما لم يعط كلام ثوبيز يعني لا تصدر ولا يكون اهلا عليهن كالبسي ثوبين ذو قال ابو عبيد علي المتزين باكثر مما عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل لان الناس يظنون ماذا الناس يظنون انه من منان العلم وليس الامر ليس الامر كذلك ولذلك قاله عن الشبل من تصدر قبل اوانه فقد تصد لهوانه وكذلك نقل عن ابي حنيفه وغيره وختم بال ابيات المشهوره تصدر للتدريس كل مهووس جهول يسمى بالفقيح المدرسي فحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هاذلت حتى بدا منه زانيها قضوها وحتى استامها كل مفلس والان الامر كذلك في في هذا الزمان فلا ينبغي لطالب العلم ان يتصدر للتدريس على انه مجتهد في العلم ولا باس كما قلنا على ان يكون ناقلا للعلم مبينا انه ناقل فلا باس ليس بعيبه ان يقول انا اجلس واعلم وأنقل لكم كلام أهل العلم على الوجه الصحيح والفهم السليم هذا ليس بعيبه والعيب أن يظهر أنه مجتهد وهو في باطنه ناقل عن أهل العلم فرق بين المسألتين وبهذا قد ختم الفصل الثالث المتعلق به درس العالم هل سؤال ما جاءت السنة كفيتم نقف على هذا wa billahi alim sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin salli allahu alayhi wa sallam